الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصداق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن هدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشغل أمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وصلنا بحول الله ومدله وطوله وقوته إلى الباب الخامس من كتاب الصلاة باب أركان الصلاة وواجباتها باب أركان الصلاة وواجباتها نشرف إخراف المتن إن شاء الله باب أركان الصلاة وواجباتها أركاننا إثناء عشر القيام مع القدرة وتكبير في الإحرام وتراءة من ساتحك والمجور والطفر والسجود والجلوس عنه والطمع مينة فيها هذه الأركان والتشهد الأخير والجلوث له والتسليمة الأولى وتركيبها على ما ذكرناه فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها لا. وواجباتها تبعث التكبير غير تكبير في الإحرام والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة والاستماع والتحميد في الرفع من الرقوع، وقول ربي رب يصل لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، فهذه ان تركها عمدا بطل الصلاة، وان تركها تهوى مسجد لها، وما على هذا تتنم لا تف لا لا تفطل الصلاة بعندها. ولا يجب السجود لتميلها. فانتظر الله في بارو أركان الصلاة وواجباتها. <تصفيق> يقول متألا أركانها 12 عشر وأخذ في عدها. الأركان جمع ركن وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم وكان داخلا في ماهية الشيء. الركن ما يلزم من عدمه العدم إن عدم الركن إن عدم التلبية إن عدم الركن إن عدم العق إن عدم الرقن إن عدمت المعاملة ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم إن كان الرقن مفردا مجردا لا ترتب عليه إكمام العبادة ولا ترتب عليه الوفان العبادة بل أما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم وكان داخلا في مهية الشيء. قال أركانها إثنى عسرة بعض أهل لأن يعبر عن الأركان بالفرائض يقول فرائض الصلاة والأمر هي. المسألة ليس إلا خلافا لفظيا ولكن ننظر ما يترتب على التسمية ولا ننظر إلى التسمية بنفسه فقال أركانها إثنى عشرة الحكم الأركان دي لا تتم الصلاة إلا بها يعني لا تسقط سهوا ولا خطأ نعم ولا جهلا حتى يؤديها حتى يؤديها بصورة تبرأ بها الذنب بقول أركانها إثنى عشرة القيام مع القدرة وهذا لا خلاف فيه من بين أهل العلم رحمهم الله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حفصين صلي قائما ولقول الله عز وجل قوم لله وتذكير الإحرام وقد ذكرنا ما فيها من الكلام قبل ذلك في باب سبب الصلاة وأنها لا تنعقد الصلاة إلا بالأرضي الله أكبر وهذا الرأيت من كلام أهل العلم مذهب بالإمام أحمد رحمه الله أن الشافعي قال تنعقد بقول الله والأكبر والحنفية قال تنعقد بكل لفظ فيه تعظيم لله عز وجل والأشبه من هذه المدار والاقوال قول من قال أن لفظ الله أكبر متعينة لا تبث غيرها عنها تتبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة وذكرنا أن ذلك أيضا موضع نزاع بين أهل العلم لكن الخلاف فيه شاذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أما قول من قال تؤدي فيها أي قراءة فهذا الأمر يعني الكاف ضعيف جدا يجب أن يكون شاذا فاتحه إلا أنهم أجمعوا على وجوب القراءة في أجمعوا على وجوب قراءات للصلاة في, في الجملة لكن اختلفوا في تعيينها فالذي عليه عامة أهل العلم كما ذكرنا مرارا أن المتعين في كل ركعة من ركعة الصلاة قراءة الفتحة دلوقتي. بقول النبي الصلاة إلا بأم القرآن فطاعدها والركوع والرفع منهم والسجود والجلوس عنهم والطمأنينة في هذه الأركان كلها والطمأنينة في هذه الأركان كلها والتشهد الأخير والجلوس له والتسليمة الأولى وترتيبها على ما ذكرناه يعني الترتيب نفسه عده من الإيه؟ عده من الأركان وهو كذلك يقول وقد ذكر أدلة ذلك في صفة الصلاة والترتيب ودليله أنه ركن في الصلاة أو دليله أنه ركن في الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها مرتبة وقال صلوا كما رأيتموني أصليه ومن صلى منشفا صلاته يعني بدأ بتسليمها ثم تجد ثم ركع ثم رفع ثم سلم ثم قرأ ثم أقاض هذا لا يعد صلاة هذا العلم لا تقال هذا الصلاة مسألة فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعراض الذي أقل رقما من أركانها ألا هو؟ الطمأنينة قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ارجع فصلي فإنك لم تصلي حين ترك من هذه الأفعال هل إيه الطمأنينة مسألة ووادباتها سبع التكبير غير تكبير الإحرام التكبير غير تكبير الإحرام بقول النبي صلى الله عليه وسلم أهل مسيح صلاته ثم كبر حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم كبر حتى تطمئن ساجدا ثم كبر حتى تستوي قاعدا الآخر هذا فقوله كبر كبر وفي رواة ثم قل الله أكبر ثم قل الله أكبر دليل واضح لأنه يتعين التكبير في اتقال العبد من أي من موضع إلى موضع في الصناعة يبقى التكبير وغير تكبيرة الإحرام واجب وليس ترك وهو أعلى من أن يكون سنة مستحدة وهذا في حق المأموم والمنفرد والإيمان أما في حق الإيمان والمنفرد فقد سنعتم الحديث النبوي للمسيح وأما في حق المأمومين فلقول النبي إذا كبر فكبروا إذا كبر فكبروا فلم يعتد صلى الله عليه وسلم في تتبيل الإيمان دون تتبيل المأمومين بل لابد من تتبيل المأمومين أيضا والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة والأشبه قول الجمهور والرواية الثانية بالمذهب أن التسبيح ليس بواجب وإن ما ضخم في الصلاة هو فعل الركوع نفسه وفعل السجود نفسه أما التسبيح فيهما فالأشهر أنه مستحب غير واجب واجه والتتسميع يعني قول سمع الله لمن حمله أن هذا بحق المأموم المفرد قول ربنا ولك الحمد ولمنفحبك الجميع والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول وقول ربي اخفلي بين السجتين قلنا الأسبح أن هذا مستحب وليس بواجد لأنه لم يرد به أمر من النبي صلى الله عليه وسلم سرهاية ما فيه فعل منهم صلى الله عليه وسلم يقول فهذه نعم وقول ربي اخفلي بين السجتين والتشهد الأول التشهد الأول واجب وليس بقرب هو أعلم أن يكون مستحبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسجود له إذا أتهى وتركه ولا يأمر بالسجود إلا لما هو من ودبات الصلاة ولقوله صلى الله عليه وسلم في كل ركعتين التحية بناء على أن هذا رفض من إيه؟ من النبي صلى الله عليه وسلم خبر خرج مخرج الإنشاء أي اقرأه في كل ركعتين التحية والصلاة على النبي في التشهد الأخير وهذا الراجئ دليلا أنها وذبة وليس تركنا خلافا للشافعي وللقاضي أبي بكر بن العربي من الملكية حيث رأوا قول بركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فغاية ما فيه الوجوب وليس الركنية وبرضو بعض أهل العلم ناجح تنبهوري مثلا فقالوا أن الصلاة على النبي في تشهد الأخير سنة المستحبة ومال إليه الشوكيني ومال ظهر صنيعين في, في نيل الأوصار إلا أن الأشبه بالصواب قول من قال بوجوب صلاة على النبي في التشهد الثانية فهذه إن تركها عمدا بيقول بطلت صلاته فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته وإن تركها سهوا جبرها بالسجود سجود السهب ولازموا عادتها ستتعمد ترك هذه الأشياء على مشهور المذهب أنها تفضل طلاته لكنها الشوكاني رحمه الله تعالى إلى أن هذه الواجبات تسقط بالعذر وإن تعمد تركها فقد أساء وصح طلاته فقد أساء وصحة صلاته من باب بالتكييف الأصولي لكلمة واجب لأن الواجب لا لا يترتب ترتب على ترتيه انهدام العمل وإنما ما أمر الشارع به أمرا جازما بحيث يترتب على سائله انتفالاً إيه الثواب وعلى ترتيه الإنقار ويترتب على ترتيه وتاريخه الإنقار بأورث هذه إن تركها عمداً بطلت صلاته على منصور المذهب وإن تركها سهواً جرى رهاب السجود لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرك التشهد الأول وقام إلى الثالثة تباحوا فلم يرجع حتى إذا جلت للتسليم سجد سجدتين وهو جالس والحديث أخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى ولولا أن التشهد يسقط بالسهو لرجع إليه ولا ما سجد جبرا لنسيانه فدل على وجوده ووجود السجود له عند نسيانه وغير التشهد من الوادبات مقيس عليه ومشبه به نقيس عليه في الأحكان أنه يفضل السهو ويجبوه السجود ولا ينتمع أن يكون بين العبادات واجبات تجبر إذا تركها وواجبات لا تجبر فلا تفضح العبادات بدونها سميت لذلك أركانه كالحد في واجباته وأركانه وعنه أنها سنة سبق توديوها في صدر الصلاة فعلى هذا لا تفضل الصلاة بتبكيها وحكمها في السجود حكم السنم على ما يأتيه يبقى سلف الرواة في هذه الايه؟ في هذه هادل السبع هي من الواجبات ولا من المستحبات ومشهور المذهب انها من الواجبات. وقلنا من الأشبه بان التسبيح والركوع والسجود وقول ربي في اللي ربي في اللي مستحبون وليس الواجب. يبقى على فضل الرواة الثانية في المذهب في الموضعين ذي البعد وفقا للأئمة الثلاث. مسألة وما عدا هذا فسونه لا تبطل الصلاة بتركها ولا يشرع السجود لها. وما عدا هذا فسنن يعني مستحبات ماشي لما يذكر الواجبات والسنن الأركان يمكن فيلم السنن يعني ايه يعني مستحبات لغير أما إذا أطلق لفظ مستحبات بلا موازنة بين أسماء أخر فتحتمل الواجبات وتحتمل الأركان وتحتمل المستحبات كما في حديث ابن عند عند مسعود الصحيح أه من فره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإنهن من سنن الهدى. وإن الله قد شرع لنبيكم سنن الهدى وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لطردتم سنة نبيكم ولو طردتم سنة نبيكم لضليتم وفي رواة لا تفرتم هذا لا يقال في هذا لا يقال في المستحبي, المستحبي, المستحبي هنا سنن الهدى معالمه شرائع وليس المخصوب بالمستحبات للصلاحية مسألة يقول وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بتركها ولا يشرع السجود لها ليه لا يشرع لأن المشروع إما يكون واجباً وإما يكون مستحباً لكن هل يمنع؟ لا لا يمنع يباحه فقط لماذا لم يقل بالاستحباب السجود في ترك المستحبات سهوان؟ لأنه لا ينفك أحد من الناس على ترك مستحب من قول أو فعل فلو ألزمنا الناس ولو على سبيل الاستحباب بسجود السهو لترك المستحبات أخوالاً وطعالاً لما خلت صلاة مصلم من سجود سهل حيث تغيير وغروب بالصلاة عن هيئتها المشروع بقى كل صلاة فيها ثنتين في الاخر هذا ايه على ذلك الهدي النبوي ولذلك قال مباح فلو تتركه تمام بل يسرع تركه استحبابا لمن سطر عليه النتيان خشيه الوسواس بيقولوا هيتثمن أي سنن الصلاه أقوال وأفعال سنن اقوال وسنن افعال فأما سنن الأقوال فقد ذكر عنه في الجاهر والافات ورويتان احدهما لا يشرع له السجود قياسا على ما لدى والأقرى يشرع له لقوله عليه الصلاة والسلام إذا نفي أحدكم فليزجوا سجدتين دخل في عموم النسيان وإذا قلنا يشرع فهو مستحب النص عليه فقد قال إن شاء السجد ولأنه شرع جبرا لما ليس واجبا فأولى ألا يكون واجبا سجود السهو لترك المستحبات قصة في في, الإيه؟ في الجهر في موضعه والإصرار في موضعه يعني جهر في موضع الإصرار سهوا أو أثر في موضع الجهر سهوا يشرع له أن يزبد سجدتين قبل أن يسلمه جوباً أم استحبابا قال ولأنه شرع جبرا لما ليس بواجب فأولى أن يكون واجباً وفي بقيتها وجهان قياسا على الجهر والإختار بقيت الإيه؟ بقيت سنن مركورة وجهان قياساً على الجهر والإختار يبقى الوضع هذا تخرج على المنهج انما رواد في نص كلام الامام وضع الارض ولحن شرحه بيماث في مذهبنا احنا لما ربنا سبحانه وتعالى يعني ذكر من الوقت فيما بعد صلاه العشاء يقول واما سائر السنن فقد قال القاضي لا يسجد لها بحال ولا نعلم احد خالف هذا لانه ليس من جنسه ما شرع له السجود واما سائر السنن فقد قال لا يسجد لها بحال ولا نعلم احد خالف هنا لانه ليس من جنسه ما شرع له السجود <تصفيق> باب سجدتي الثانيه نقلت نعم استهم على انها دي نعم وحديها وحديها نعم دي بتاع منين طلعت بتاعت عادي في نعم فكانت الصلاه دي عندي لي وريهين ثاني نعم وان هناك اوروبا بتاعت دي كانت في دي جارة دي جارة دي حال وانذكرت اوروبا بتاعت نعم نعم عن نقص وفي الصلاة أتى في ذا بقري منها ثم أسدق نعم ولنفع لما ليس من جنس الصلاة أسدق بس هو عمد هو سادق نعم إن كانت أسيرا أسالها وإن كانت أسيرا كفاية الضرير صلى الله عليه وآله والسادة بس الحمد يوم مابد وفصيل مابد عائشة فالضرب الثاني النبض فإنسان واجه وانتقال عن استشانه بالأول فذكر قبل أن يستتم قائمة رجعت أتا به نعم وإن استتم قائمة نفسها نعم وإن ذي ربما فذكره وقبل سروع من في قرار في القرار الرقعة الأخرى رجعت أتا به ومن بعد وإن ذكره بعد ذلك بطرة الرقعة وإن ذاته من السلسل ترفع منها نعم من ذي أفضع أجلات من أفضع الرقعات وإن ذاته وإن ذاته ستجد في الحال وإن أفحى حتى الثالث. فبنشك في تلك ربن فهو تتبقيه إله في عدد ركعات إبانا على اليقين إلا الإمام إلا الإمام خاص فإنه يبني على غالب غالب على غالب غالب نعم ولكل سنة من سجد ذالي قبل السلام إلا من سلم عن نقص في الصلاة والإمام إلا بنا على غالب غالب والناسج السجود قبل السلام فإن أولا سجدوا سجدتين بعد سلامه ثم يبتاه أدوى سجده وليس على المأموم بقول سجد إلا أن يسروا إمامه إمامه فيبتد معه وبدأ إمامه ونباه أمر في طلافه لتشبير الإجاة والتشبير أحسن بارك الله سجدتين السهو وسجود السهو مشروع بغير خلاف يعلم بين أهل الإن إن مقتلف في درجته حسب اطلاقه او حسب تقييده بالمسائل المخصوصة يعني بعض اهل العلم قال لسجود السهو في الجملة جده متحب تمام وبعضهم فقط فقال هو واجب في بعض الصور متحب في بعضها قال والسهو مسألة والسهو على ثلاثة اضرب احدها ديادة فعل من دنسها كديادة ركعة او ديادة ركن فتبطل الصلاة بعنجه يعني ان قامت الى ثالثة في الفجر او خامسة في الظهر أو العصر أو العشاء أو رابعة في الإيه؟ في المغرب أو ثالثة في الجمعة قصدا تبطل صلاة يقول أحدها ديادة فعل من جنسها كركعة يعني كاملة أو ركن كرر ركن مرتين عندنا أو كرر السجود ثلاثة مرات في ركعة والمقصود بالركن هنا على الأشبه بإصلاب الركن العملي للفعل لأن بطلان الصلاة بركن الفعلي يبتكي بالركن العملي بالركن القولي ذكار يعني ذي الفاتحة أو ذي يعني عندما قال بركنياته وهو الصحيح إن شاء الله يعني إن تعمد تكراره يعني لا تبقل صلاته ولكنه قد أساء قد أساء وليس هناك دليل على بطلان الصلاة بتكرار الركن القولي خلافا بالشكري بيقول أو ركن فتبقل الصلاة بعنده بما سبق ويسجد لسهوه يسجد لسهوه نعم لما راض مسعود قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا فلما انفتل من صلاته أو من الصلاة توش وش القوم بينهم فقال ما شأنكم قالوا يا رسول الله هل في الصلاة شيء قال لا قالوا فإنك صليت خمسا فانتقل أو فانفتل صلى الله عليه فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نفي أحدكم فليدكوا سجدتين فإذا نسى أحدكم فليسجد سجدتين فقوله إنما أنا بشر أنسى كما تلتون حديث صحيح مستفق عليه الأولى البخاري رحمه الله تعالى ومسلم في صحيح في كتاب المساجد دليل على بطلان الرواة التي تقول إني لأنسى وإنما أناسى لأشرع عليكم هذا حديث صاخد مضاد مصادم لما صحى عنه صلى الله عليه وسلم والصفيد عنه من أنه من البشر يسر عليه ما يسرع على البشر من المسيان ونحوه إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وفي لفظه فإذا زاد الرجل أو نقص يعني من صلاته فليسجد سجدتين وده في حديث صحيح وأيضا جاء برد سجود السهو يجزع عن كل زيادة ونقص في الصلاة سجود السهو يجزع عن كل زيادة ونقص في الصلاة وحديث اللبضي. هذا حديث اللفظ هذا اللفظ حشيح الأبان رحيم كمان يبقى السهو على ثلاثة أضرب الضرب الأول أن يزيد في الصلاة فعل من دين كركعة او ركب هيحصل ايه؟ ان زاده عمدا بطلت الصلاة وان زاده سهوا يجهد للسهوا ولكن لا, لا شيء انا وحيزد للسهوا جبر لهذا الخلق الذي يحصل في الصلاة مسأله وان ذكر وهو في الركعة الزائدة دلت في الحال فان لم يجلس في الحال بطلة صلاته لانه ترك الواجب عمدا هذا ما ينبغي يكون فيه خلاف، هذا ما ينبغي ان يكون فيه خلاف، وده امر اختلط على كثير من الناس خاصه ائمه الأوجاع الذين جينا بهم فمين بقى بأو... ائمه الاوجاع ده يقف لازم راكوا 1000 في العصر خمس ركعات يعمل حد الحد الدين عشان مثلا ما تعملش لا هو قام صلى صلاه سبحان الله ومظهر التسبيح ولا لا أنا في التنم قائم وهو بيتكاهته بقى ها او بيتكاهته بكيه هو الرجل الشقيق مطمن ان هو طالما هو ما يقعدش الكلام ده يا سيدي في الفرض التشهد الاول التشهد الأول ولا يقاتل واجب ولا يقاتل ركن على المستحب بأول واجب، في أحسن أحواله. لما كنت من الصابن نظر يعني، ومن الصابن قياد، وعامل فيها فيك وبتذكر، ما تبىش كذا؟ أنت تتميت قائمة صلاة على اللي أنت بتعمله ده لأبقياد. هذا له ولاعب هذا ليس للصلاة. تقطع هذا وتأجل حاله. لو تذكرت قبل تجل الثانية تلفيها وتوضع للصلاة. وهذا الآن. هنا قيادنا ركعة خامسة. متى تذكر قطعها وأتم صلاة على العدد الصحيح؟ تمام؟ أنا أقول وإن ذكر هو في الركعات الزائلة في أي وضع منها في القراءة يقطع في الركوع ينزل بلا رفع في الرفع ينزل بلا سجود في السجود يعقد بلا رفع هكذا وإذا ذكر هو في الركعات الزائلة دلته في الحال قلنا ما ينبغي يكون في هذا الحال لم يجلس في الحال بظهر صلاته لأنه ترك الواجب وعنده وده طبعا نحمله على العين على العين من الاحترام الشرعي أو من صلاة الصلاة أما إن كان متأولا يعني نقص جاهل جاهلا جهلا جاهل مركبا فلا فهو معذور مجانيا هو ذر بجهري ولا تبطل صلاة. مثلا وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقى عليه منها ثم سجد. سلم في نقص من صلاة سلم ترك على الثالثة من ربعية في الثانية من ربعية في الأولى من ثنائية أو ثلاثية أو ربعية. آه؟ يعني يأتي بما بقى عليه منها ثم يسلم ثم يدف السجدتين. لما روى أبو هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاة العشي مش العشاء إحدى صلاة العشاء هي الظهر أو العصر. وصلّم حمد ربك بالعشي والإذكار العشي اللي هو ما بين الظهر إلى العرض والإذكار إلى وقت الصباح فصلّى بنا رسول الله صلاة إيه العشي فصلّى ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فوضع يده عليها كأنه أطبان وطردت سرعان من المسجد سرعان اللي هم الناس المتعجلين وعندهمش في فالأمر وفي طلقي الأخضر عن النبي صلى الله فقالوا أقصر في الصلاة؟ طب وانت بعدما تخرج تسأل برة في الوقات البخاري في التماث قفرت الصلاة وقفرت الصلاة وخرجوا برة يعني الربعية لازل ايه باتنين والصحابة بن جرسيل يعني فيهم ابو بكر وعمر وهذا ان يكلماه صلى الله عليه وسلم وفي القوم رجل في يديه طول كفين ايه طوال او ذراعيه فيهم من الطول ما فيه يقال له ذو اليدين ذو اليدين لقبه لفقة في كفين او في ذراعيه واسمه الخرباق ابن عمر فقالوا وكان في القوم رجل يقال له ذو يدين فقال يا رسول الله أنا فيت القطرة في الصلاة قال لم أنت أولا تقصر فقال فقال اللبيه أفضل الله أكما يقول ذو اليدين أمسكت شوية هو بقول له نمسكتش ثم سلم الذين يا رسول الله أكما يقول ذو اليدين قالوا نعم فتقدم صلى الله عليه وسلم نحو القيلة فصلى ما ترك من صلاةه اللهم قد له ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده الأول أو أطول مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر فقال رب ما ثم سلم رب ما ثم سلم قال نبيت أن عمران بن حصل قال ثم سلم ربما ما ثم سلم يعني هم بعد كذا عمل إيه بعد ما سأل السجرتين اللي بعد السلام عملت كانها قاعد ولا مش غير سلام ولا صراخ ازاي ثم سلم ها قال نبيته أن عمران بن حصين قال ثم سلم وهذه روايه ثبتت متفق عليه تمام طبعا الحديث فيه دلالات مسائل كثيره كتب ثلاثه كذا ان نبي صلى الله عليه وسلم مثل من البشر ينسى كما ينسى الناس والنبي محمد صلى الله عليه وسلم نسيانه في الصلاة لا يفضح في جوته ولا يفضح في إيمان العبد أن ينسى في طلاته ما لم يكن مفرطا كثيرا في الشغل بالدنيا وامورها إنما بيعرض التعليم سهو لا حاجة ذلك هذا أمر كتبه الله على بني آدم وما سمي الإنسان إنسان إلا لكتاب الجنة ده من قرآء جليل الله سبحانه ما سمي الإنسان إنسان إلا لكتاب الجنة ألقينا المسألة التي الفا... ال... بعد ذلك مثل بعض فاطحين ولو فعل ما ليس من دين الصلاة لاتوا عمدوه وتهو ولو فعل ما ليس من دين الصلاة لاتوا عمدوه وتهو يعني في الإطالة يعني ايه ليس من جنس الصلاة شاء الله تكلم كلاما أجنبيا أكل أو شريبا الضجع لقفاه وضع ماشي الصلاة خالص ايه الصلاة اللي مع الأفاد فيها دي تمام فعل ما ليس من جنس الصلاة لستوى عنده وتهو يعني في الإبطال فإن كان كثيرا في العادة متواليا كالمشي والحق والتروح يبطل إجماعهم واحدة بيصلي وعملهم أروح طول وأرى بعضه وأرى بعضه وأرى بعضه أنصر الصلح. أما إن كان تروح من حين لآخر، فهذا لا تبطل بالصلح. هذا لا تبطل بالصلح. فإن كان لحاجة لم تكره، وإن كان لحاجة لغير حاجات كلها، دليل أنه لا يبطل الصلاة. من اللي يجيب دليل؟ لا. أنا كنا عن التروح. التروح. مش مطلق الحركة. التروح. أشوف الحاجة في وراء بس السنة صحيح. ورد هلكوا مرة. بس اللي بخدهش بقى. ايوه في صلاة بقى احسن ده صلاة الكتوف اللي اسماء بيت ابي بكر رضي الله عنها وارضها اختها عائشه رضي الله ها جت لها وجد الناس يصلون على عاد النبي وقد كسفت الشمس فقام النبي صلى الله قياما طويلا وصلى صلاه طويله كذا ما يكون فجاءت عائشه تكلم اسماء وقتها فقالت فقالت ايه الصلاه دي اللي في وقت الصلاه بتاعت مين والظهر دي, دي بتاعت ايه ايهاه فاشارت لها فيها ان نعم. قالت عائشه فكنت فصلي الى جوارها تمام فجدعت وتغشاني يتجلى الغشي هيغمى عليا من طول القيام وشدة الحر قال الصاحبته بدلو من ماء ووضعته الى جوالي فكلما تجلى الغشي اخذت من الماء صببت على راسي تشير كده صب على الارض موت تشير كده وايه هل اشبه فيه بالايه بالتروح بشير هيتهادى بالجوشن فهذا لم تنقل صلواته رضي الله تعالى عنها بهذه الطريقه اللي مثل لمثل هذا قال فان كان كثيرا في العاده متواليا يغفر اجماع يبقى سال الاجمل لازم جهه الصلاه الكثير عادة المتواري يبطل الصلاة بغيرها وإن كان يثيرا أو قليلا لم يبطلها تمام بيقول يبطل إجماعا لأنه من غير جنة الصلاة ولا يشرع له تجود لذلك تمام لكن في قوله استوى عنده وسهو فيه نظر لو واحد فرضنا أنه وسهى أنه في صلاة فتكلم بغلبة حاجة تكلم سلاما كثيرا بغلبة حاجة او بالنفياء او بخطأ او بتأويل او بجهل بفرمة الكلام في الصلاة يبطل الاشبه بالصواب لا يبطل بذلك كله إن كثر الكلام وضع الامر هنقول له إني على ما صليت أنت أو انه في صلاة كم من صلاة وهل يزج الستة ولا يزج الستة لا يزج الستة ان هذا لا يشعر بوجوده إيه لمثله ولو سجله قبله إن لا نصديره بهذا لكن لو سجله قبله لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل تأويل تجتهد لكل سهول لكل تأويل تجتهد رحمة عشر من ألفين ورقم مقطع تمام؟ بقولنا وإن قال لم يقلها لما روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة بنت بنت أبي العاص بنت الربيع محدثاً وما بنت أبي العاص بن الربيع بنت زينب بنت أبي فاطمة إذا قام حملها وإذا سجد وضعها ماشي وكان هذا في طلعة صمت ظهر كما تسمع بلاود في طلعة ظهر تكانت كلما قام حمله صمت ظهر ثمانية أربعة قيامات بتول طراء واربع قيامات بتوفاه من السجود هذه واحد كلما قام رفعها هذا ثمانية وكلما ركع وسجد وضعها هذا ستة على الأقل ستة عشر حركة هل هذا من الضرورات هي إحنا بتسأل طالب سفيرة من نسميه الضرورات من الحجيات الملحة ليس كذا رئيس مفهومه يعني من بعد الرض والشفقة بالأطفال ورحمة صلى الله عليه وسلم ورسوله على أولاد أولاد المسلمين فالأمر يعني في من الساعة في مفهومه تمام فتأكيد القليل بثلاثة بما دون الثلاثة تأكيد بغير قليل وعنده قاعدة اللي إحنا قلناها مراراً وتكرارا من يكترها التخدير نعم التخدير بده التوقيف وما لا توقيف فيه فمرجع في العرص يبقى طبق القليل والكثير العرص بحيث ان اي انسان في عرف الناس الجاري،, الجاري بينهم يرون ان هذا ايه كثيرا يخرجه عن هيئة المصل يخرجه عن هيئة المصل فهنا بنقول بالوقتي ما صحت الصلاة مع كثيره للعرص صحت مع كثيره لغير الناس وكان وكمشيشات العورة وكان جالس ما صحت الصلاة مع بالضبط ما صحت الصلاة مع كثيره للعذر صحت مع كثيره لغير العذر كان ماشي تمام تصح الصلاه مع كثيره للعذر ثاني فين خيطت فريدالا او ربان الحاله المتيقه يجري زي ان شاء الله يقطع وراها مدهه كيلومتر وهو في الايه في متوافر جهه لا يقطع صلاه بذلك ليه للعذر لان هو ده اخر نفس في حياته تمام تصاحب الصلاة مع كثيره العذر، فأن كيفتم فرجالا أو رقبا، فتصيحوا مع كثيري لغير العذر. واحد مشى خطوات في الصلاة لغير العذر، لحاجة العاجب تاحتمر، عايز عاجب العام الشباك عايز حوالي سترة، عايز يسوي واحد في الصف، عايز استدر بسترة قريبة، عايز مثلا أي حاجة يعني له مصلحة فلا بقى. لو لا هو بذلك في ذلك فلما لا تصل الصلاة، تمام؟ واليثيروا ايه؟ ضابطه الأرض ولا ضابطه العذر لأن التقدير ضابهه، يعني هديك نربط الكلام بالقواعد عشان ما تنتش أبدا. يبت عندك أدلة السنة وأدلة القرآن وقواعد العلماء فقها بتبطل كل مسألة وتروحي من الخاطب ما صحت الصلاة مع كثيره للعذر صحت مع كثيره لغير العذر ها صلاة الأوريان تمشينا في باب الائت الكيل المصلي فصح العذر ولا لا؟ طيب والعريان ده كل عورته متشوفة يعني كثير العورة متشوف وصحت الصلاة مع العذر فتصيح الصلاة مع انكشاف كثير العيا وراء لغير العذر شباب الكاجر والكلمن دول اللي هو وثاجب أو هو ركع الفانيلة اللي هي على وش كمر البنطلون دي يلبسها على الحزام بالعكس بتاع اللي بنسموها باجي اللي هي عينه العينه للتحليل الفانيلة يعني ما تنفعش حتى بشوره ولا لما يجي الواحد يستعملها من اخره الفانيلة قد كده ولا لسه وحاجه فا لو فرضنا ان هو <تصفيق> واكر انكسره كتير وايه عورته هي جت الضهر تبطل الصلاة لا لا تبطل الصلاة الصلاه بالخفاء مش معنى ان احنا بنقول لا تبطل ان هو ده كويس يلا يا جماعه لا احنا بنقول هذه اطاعه ولكن لا تبلغ الى حد البطلان للقاعده المذكوره والموافقه لروح الشريعه في كتابه الذهبي صلى الله عليه كذلك ما ذكرنا لو اسم محبوس في جود قبر حبسينه في ماية مجال لحد درأب ها ده كثير نجات ولا قريب كثير نجات تصح الصلاة معه ولا لا؟ للعورد محبوس أسير عندك الصلاة عند الظالم حبسينه في هذا القبر تمام في مكان نجف ما لو طحينه بالنجات و... أو مش عارف فيش حاجة نظباء ردم صلي مع العورد مع سائر النجات بيصلي صلي إذا تصح الصلاة معه أسيره لغيره قترت من دم جت عليه قترت من قبر من نجات إلى أسيره لبعض البلاد. تمام وعلى الصحيح لا تفريق بين البول بين الغليل خلافا للحنابلله الذين يفرقون بين البول وبين البولة. عندهم البول عموما يفسد الصلاه لا تصح الصلاه قليل او كثير يعني انما غيرهم ان اجتهد فيها بين القليل والكثير والصحيح انه لا تفريق فاعتبار النجاسه كثير وقليل القليل تصح الصلاه معه واختلف في حد الخليف يعني الحنفيه والشافعية والمالفية والحنافية بيقولوا الحنابلة بيقولوا يعني ايه مالا يتفاحش في نفس الإنسان الشكله كده قذرة واضحة إنما تطرأتوا بها لأمنا أي فيعني ايه ليهنع أطفال الوسواتي من المثالة هديا جدا وبصير ايه دا قالوا في نفسا المثالة مش بالاقيه للعمس الفكر اللي انت بتحكر على نفس فيه وتعرجل على نفس فيه وتعمل بقول فإن كان كثيرا في العادة متواليا كالمشي والحك الحك الهرش او التروح ي لأنه من غير دين الصلاة ولا دش له سجود التهل على سياق صاحب الكتم وإن قل لم يُطْلِهَا لحديث أبي قتادة في حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة ليل أدريس، وَلِأَنَّهُ فَتَحَ البابَ لعائشة رضي الله تعالى عنها وهو في الصلاة، والحجة رجع ودود باب العمل في الصلاة والسلمي أبواب الصلاة باب ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوّع كلهم من حديث عائشة، قال السلمي حسن غريب وقال فعشق الأبان في فصلهم الأول رحمه الله والقليل ما شاء شادها فعل النبي صلى الله عليه وسلم في فتح الباب وعمله أمام يعني عندنا 16 حركة عده قليلا فكه الباب هيستمرت كام خطوة أقل حلقة ترمى خطوات رايح وثلقة ترمى خطوات راجعة وفكه وعمل كده وشد وقف كل ده تمام فاستقيم بثلاث حركات على متى بلحنة فيه هنشد الباب مثل الصدق ها أو كده كده واحد اثنين هم ثلاثة فخليكوا عندنا نكمل كده طبعا التقييد ابو التوفيق الثلاثه دي هو بيقول طبعا ان اقلل ثلاثة بس احنا مش بنقدر اقلل جمع احنا بنتكلم في القديم والقريب والامر ده بيختلف من ورد الاخر الضرب الثاني غير التسهيل النقطان او النقط كانت ياء واجب فان قام عن التسهيل يعني الاول فذكر قبل ان يستقيم مقاما رجع فاتى به مش حتى زي كان قريب من الأرض يقعد مثل كان قريب من السماء يقف لا احنا بنقول دلوقتي إذا استتم قائما خلاص لا رجع ما لم يستتم لها أن يرجع حتى وكان قريبا جدا من من القيم بيقول لنا لهديث أو إيه؟ نعم لما روى المهيرة ابن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم في الرسعتين ولم يستتم قائما فليجل فإن استتم قائما فلا يجلس ويجل السجدتين ويذبط تجربته وراو داود حديث صحيح ولانه اقل بوجب وذكر قبل الشروع في ركن قبل الشروع بركن مقصوده في ركن مقصود عند رافع وذكر قبل قبل الشروع في الركن المقصود فلديه الاتيان به كما لو لم ت... كما كما لم تفارق اليتاه الارض كما لو لم تفارق اليتاه الارض وايه باب الدم انتهى ولا لا قلنا المساله دي فالعمره ثابت باستثناء من عدم الاستثناء مسألة فإن استثم قائماً لن يرضع للخبر ولأنه تلبس لركن ركن اللي هو القيام بتعبك على الجديدة ها؟ ولأنه تلبس الركن فلم يرضع نعم فلم يرضع إيه أولي يعني هو التشاور الأول نحن نقول تشاور الأول توجمه إيه واجم نحن نقول له التشاور أو مش سنة ما نعمل نتكلم بأن تاعة فلن تشاور الأول واجم بالسحاب ونحن قلنا إن الواجه الأقل من الركن طيب مسألة وإن نتي ركناً فذكره قبل شروعه في قراءة راكعات أخرى رجع فأتى به ودم بعده تمام؟ نحن في المثالة الاتتراك إنت بعد العهد به وإنت تقارب العهد به فاجدة من الراكعة الأولى تمام؟ وبعدين سجدت سجدة واحدة وأمت فالراكعة الثاني إن إنت هقرأ وإنت أنا إنتقرت إن أنا السجدة اللي فاتت دي كانت بسجد الركع الماضي كان بتجده واحدة بس فهنا بيقول وإن نتي رفنا كسجودا أو ركوع السجد الركع الماضية قبل شروعه بقراءة السجد الركع الجديدة رجع فأتى به وبما بعده لو كان ركوع هيرجع يركع ونسمع الله من الحاجة يجب السجدسين وقوم يجب ركعة دي يعني الوقفة دي بسجد الحسد بيقول لأنه لكره في موضعه فيأتي به كما لو ترك سجد من الركعات الأخيرة فذكرها قبل السلام هي من إيه لا يوجد حاجة ل منتصف ربعية وانت تشهد جاي تسلمت سكت النهايه اخر ركعه كانت بدها واحده هتعمل ايه الغي التشهد وجد مكانك زي ما انت واقعد اقرا التشهد ثاني كانك لم تقره وبعدين سلم والجلسه دي بتاعت هنشوف بقى ترتيب يذكر امتى قبل السلام وامتى بعد السلام بيقول لنا ولانه ذكر ذكره في موضعه فيأتي به كما لو ترك سجدة من الركعة الاخيره فذكرها قبل السلام فانه ياتي بها في الحال وان ذكره بعد ذلك بطلت الرقة الذي نثرته منها يعني تباعد العهد بالرفن المنك نثرت الرقة الأولى أو نثرت جمل السجودين في الرقة الأولى وبعدين نذكر في الرقة الرابعة أو الثالثة أنه يغلب على ظني أن ساقاً إن الرقة الأولى ناقص تمام هيبقى إلى راح يصلح الزاي تمام قال لك بيشتر الرقة الناقصة دي خالص والرابعة اللي أنا فيها بقى الثالث الثالث اللي أنا فيها بقى الثاني يعني أنا بنزل درجة وب حتى ما غريت من اللي من الرقعة نعم وإن ذكره بعد ذلك بطلت الركعة التي صلته منها شصلت كلها وصارت الثانية الأولى وصارت الثانية الأولى ويسجد قبل التلاع بدليل المشحوم عن السجود في الجمعة إذا زالت دخانه والإمام راكع في الثانية فإنه يسبع ويسجد معه ويكون السجود من الثانية لا تتم الأولى آه لا تتم به الأولى كذلك هنا صار بيكره نبي صل الجمعة ونبي دخمه جدا تمام بيكبروا الله اكبر الرحاتين كلهم سمع الله ولمن حمده جه يسجد ما لاقيش مكان خالص يسجد فيه خالص تمام فناه هو لحد ما الإمام قام وقف ورفع معاه ثاني وراح ساجد لا تجود بقى بعد ما الناس قام والعابد رجع قال لك ده يبقى بتاعك على الهادي هيعمل ايه ترفيع كده بيرحل يبقى كل الجل اللي واقف فايرق ده مش محسوب كانه مسبوق اللي ركع واحدة بس او بعض ركع ركع مع الإمام وما لاقيش مكان يذو فيه خالص حتى لو على ظهر الناس مش عارف ينزل واقف ولا ولا ولا يتمكن له الإمام لأن المكان ممكن يفرغ ولا واحد حي هاي الثانية ما منتظر زي صوت الايه؟ زي صوت الخوف لحد ما دول يوعوا من قدامه رح تعرف الترتيبين بتعبق على أوليني والله الآن ها فبيقول بدليل المفهوم عن السجود في الجمعة إذا ذال الزحام والإمام راكع في الثانية هيا من إيه فإن هو يتباعد معه ويكون السجود من الثانية لا تتم الأولى إلا به ده لحفرنا الصف الزح ده شوية عايزين بركة على الثانية ولا أماكن ينزل فيه بيقيس كده هو بيرقع الصفاعه الأولى بيجيبها حتت بيكمل أبعاد الابعاد إلى بعضها لحد ما يكمل الرقعة تمام يبقى بيقول وإن ذكره بعد ذلك يبطلت الرقعة التي تركها منهم وصارت الثانية ولا ويجب قبل السلام تمام مفيش سجده قصيرة مسلم ان هي في السجده لازم هو السجده لا ياتي للسجده برضه ياتي للسجده والتشهد تمام لأن العهد لها قريب والتصليح قريب أما لما تبعد قوي هذا المشهور في المذهب وقول الجمهور هنا ان هو هيعمل ايه بيلغي الركعه الاولانيه وبعض العلماء قال ان هو ايه ياخد بالتلفيق بين الركعات لبعضها وده برده في اراء الشافعيه هيعمل ازاي يبقى هو دلوقتي نسى سجد الركعه اللي فاتت الركعه الاولى كانت سجدة واحده الثانيه هتبقى استجدى الاولى فيها الثانيه بتاعه الاولانيين وتبقى السجد الركعه السجد الركعه الثانيه سجدة واحده الثالثه هتروح متلفاها منها تبقى الثانيه بسجدتين وتفضل الثالثه بواحده الرابعه ها تبقى بواحده ويجي في الاخر تبقى الثلاث سجدات يبقى كده راح نسلمهم لبعض ايه قبل فيه. يعني هو لما ما افتكر بقى انا افتكرت ما في الثالثه اهو تمام اعمل ايه قال لك بدل ما تجتهد السجلتين هاتوا السجله الاولى في ثاني مراكعه الابلاه ورحتاج السجلتين الثانيه اللي بقى ايه الركعه اللي انا ثاني حد شاهدها ده قول عند الشفائي وقول ثاني زينا كده زي ما بنقول ان هو ايه يشتطب الركعه اللي باظت خالص دي وبعدين يلشي ركعه جديده لاثم وقال هذا اشبه والمكانه لاستبدال الركعه التانيه بحته مفيش اي اش نصوص شرعيه ولا تاجمع ما مسألة وإنكي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشنهل سجد سجدة في الحال فصحح له ركعة تمام ثم يأتي بثلاث ركعات لأن كل ركعة سجدة واحدة باصلة تمام حيثو السجدة في الحال حيثفح آخر ركعة يبقى عنده ركعة واحدة بس هي اللي السنين والثلاثة اللي فاتوا دول كلهم نقطة نقطة نقطة باصلة باصلة باصلة يأتي لهم ثلاث ركعات تاني. ده لو حصل يعني هيسال على على مين يترضوا علشان ما يبقاش انتفس لك حاجة بيقول والناس أربع ركعات من أربع ركعات اتباعا يعني كل سجدة ايه بر... كل ركعة بتجوز واحد ركعة في الحال أو فذكرت ذكرت اللي هو هيشاهد فيه في الأخير وفتكر الازمه اللي حصلت دي سجد سجدة في الحال فصحت له ركعه هتبقى الاخيره دي اولى ثم يأتي بثلاث ركعات ويذلل السهم لأنه إذا ترك السجده من الركعه الاولى فشرع في قراءه الركعه الثانيه بطلت الاولى لما بيناه في التي قبلها وإذا ترك من الثانية سجدة ثم شرع في قراءة الثالثة بطلة الثانية وكذلك الثالثة فإذا ترك من الضابعة السجدة وذكره في التشابط سجد سجدة وتصفح له ركعة لأنه ذكره في موضعه ويأتي بثلاث ركعات ويكبد قبل السلام ودليل ذلك مسألة المسحومة الجمعة وعنه لا تبطل صلاته لأنه يفضي إلى عمل كثير غير معتد به ما في فئة فيها إيه؟ وأنه معذرة، وأنه تبطل صلاته تبطل الله، وأنه تبطل صلاته لأنه يفضي إلى عمل كبير غير معتدل، الذي أقول الصلاة ما تطلع وقتها، تمام؟ لأن إذا طبعا إيه نسيان تفاحة شديدة، فأصبح الإنسان كأنه لا يصلّي. ذا عندما الملكي بول من الأشياء اللي تبطل الصلاة سهل، إتيان مثل الصلاة أو ضيف الصلاة سهل. صلى الصبح أربع ركعات، صلى الظهر ثمان ركعات. هذا قد يغضب فين ده؟ ما الكلام هذي العدة؟ ورد مثل بعض ولا من مناقشة الوضع يبقى الضرب الثالث الشك يبقى عندنا بيادة ونصان وشك هو ده النساء الساء. بيادة ونصان وشك قال الضرب الثالث الشك فمن شك في طبك رفن فهو كثرته له يعني هيتعامل معك انه تركه بالفعل من شك في طبك رفن فهو كثرته له لأن, لأن الأطل عدمهم لأن الأطل نعم عدمهم وإن شك في العدد عدد الركعات بنا على يقين. اللي هو الأقضى هم ثلاثة ولا اثنين عصود في اليد يبقى ثلاثة دي كأنها ما حصلتش وانجيل الثالث بيقول وإن شك في عدد الركعات وبيفصل بها فتابت الشك على سبيل الناس بيفصل كال بقول وإن شك في عدد الركعاتي بنا على اليقين لما رواه أبو سعيد من الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في ثلاثه فلم يدري كم طلى ثلاثا أو أربع فليطرح الشكة واليبني على ما استيقن أو على ما يفقد ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفاعنا له صلاة يعني أنا صليت كام ثلاثة ولا أربعة قلت ثلاثة هم كانوا أربعة فأم تجيب الرابعة رأوا كام فهذا جد لساه يبقى في مآم ركعة يبقى كإن صليت الفريضة والنسلة المعدي في السواد فإن, خم... فإن كنا خمسا شفعنا له صلاة والسجدتين أي إن كنا الركعات الحقيقية خمسا شفعت سجدتين سهو أو سجدتين سهو صلاة هو فجعلتها ثلثة أي أربعة واثنين ثلثة وإن كان صلى أربعا كانتها أي سجدتين سهو ترهيما للشيطان كانت ترهيما للشيطان أي راغما لأنفيه للتراب ترهيم المبينة تأمن فيه في الأرض رواه مسلم وعنه الإمام وعنه يبني على غالب ظني ويتم صلاته هو بعد السلام يبني على غير ظنه يعمل ايه؟ تحجي تحجي يبدأ يدور غير ظنه هم الجادة خلاص جادة هم نقصان خلاص نفسار فيزل امتى؟ بعد السلام <تصفيق> لما ابن مسعول قال قال رسول الله إذا شك أحدكم في صلاةه فيتحقر الصواب ويتم ما بقى عليه ثم يزل السجدتين متبق عليه والبخاري ثم يزل السجدتين بعد التسليل ماشي؟ بقول المثالة إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالد ظنه لأن له من يذكره إن غالبه فلا يخرج منها على شك تمام؟ يعني الإمام يقول ما يبنيش على الأقل يبني على غالد الظن وكأنه يعني حيرمه النفس اللي إيه اللي وراه هو حيقوم بهدوء كده من الرسع لإيه اللي هو مش عالك يا ثلثة ولا ربعها ولا تشهد ولا أمار فيقوم ببطئ كده بعدين لانك في مشاريع مقومين هما واقفين كلهم هيعرف ان هو ايه وكانه كان متكتف عليهم راحهم تمام لاو معاديل خلاص يقعد وما يلزاموش حاجه تمام كده بناء على غالب ظني هو خد بقى من طلبات الناس وده كلام في الثاني ثانيه رحمه الله تمام بيستدل باتعاله اللي طالبين وراه ان غالبا اكثر منه خذبه ما هو جماعه واحد مش ممكن يكون كلهم انتم انا اللي صح صعب قوي والا الامامه غلطه فانه يبني على غالب ظني لانه له من يذكره ان غلط فلا يخرج منها على شك والمنفرد يبني على اليقين لأنه لا يأمن الخطأ وليس له من يذكره فيلزمه البناء على اليقين كي لا يخرج من أفراد شاكا وهذا ظاهر المذهب فيحمل حديث ابن مسعود على الإمام وحديث أبي سعيد على المنفرد جمعا بين الحديثين وعنه يبني الإمام على اليقين كالمفرد وهذا أشبه هذا أشبه بتأويل الحديث بإيه تقصيصه بلغة مخصص بقول إيه إلى شك أحدكم كانت لديها إماما والنبي غالباً بيبقى هو الإمام بيكلم المأمومين ويجي دلال الحال يعني دلال الحال تدل على إنه فطبعاً مش يقصد به نوع معين من الناس لإنه هو الإمام بيكلم المأمومين تمام؟ فيبقى الأحساب عاماً للجميع إذا كنت إمام أو مأموم يبقى الأمر إيه؟ بيه الزمن مسألة ولكل سهو سجد ثاني قبل السلام دي قعد ولكل سهو سجد ثاني قبل السلام تمام؟ لحديث أبي سعيد الخدري المكروف إلا في مو أحدهما إذا سلم عن نقص في ها؟ عشان إيه عملا بالحديث فإنه سلم عن نقص في صلاةه نسيا فإنه إذا لم يطل الفصل إذا لم يطل الفصل هو أو لم يطل الفصل يأتي بما ترك ويتشهد ويسل لحديث أبي رجب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم إحدى صلاة العشي برضو العشاء إحدى صلاة العشي فتسلم من ركعتين حديث. الموضوع الثاني إذا بنى الإمام على ظالد رنه نحن نقول إلا الأول مؤمن بقى ما فيه يعني بنى على التحرم فإنه يسجد بعد السلام لحديث ابن مسعود وعنه أن السجود كله قبل السلام لحديث أبي سعيد وابن محينة وعنه ما كان من زيادة فهو بعد السلام لحديث ابن وحديث ابن مسعود وما كان من نقص كان قبله لحديث ابن محينة حين ترك التشهد الأول وهو الصحيح يبقى عندنا الآن كانت مدهام الثلاثة الأولى أه؟ ان السجود كله قبل السلام إلا في موضعين إذا إيه وإذا إيه إذا سلم من نقص في السلام أو وإذا بنى على غالب ظنه الثانية الرؤية الثانية أن كله قبل السلام الرؤية الثالثة ما كان من زيانة المطلقة بعد التسليل وما كان من نقص قبل التسليل تمام؟ فدينا فألبيا يعني في مجموعة دولات استخرت الإمام ابن نفسه في كتابه الكافي قال قاعدة والأصل في سجود السهو قبل السلام إلا بثلاثة مواضع الأصل في سجود السهو قبل السلام على طول مطلق تمام لعموم قول النبي ما إذا شك أحدهم في الثلاثة فيردوا السجدتين قبل أن يسلم أرثنا تمام فأخدوا أصل إن هو سجود في سجد للسهو قبل السلام إلا في ثلاثات موابع إذا نتيت سجود الذي كان عليه قبل السلام فسلم هعمل إيه؟ يجدد بقى السلام في حد تاني مفيش الثاني إذا زاد في الصلاة ما ليس منها إذا زاد في الصلاة ما, ما ليس منها ويأكل فيه التسليم قبل تمام الصلاة لإنه وعط التسليم في النص تجد الصلاة فهر إيه باربع تسليمات يوم اتنين إنت فقال إنت غير موابع حتسم صلاتك وتسلم في موابع يبقى أن إنت فيته إيه؟ السلام يبقى التسليم قبل تمام الصلاة ثم اسمها يعتبر التسليم ده إيه زيادة فيدخل في إيه إذا لازم الصلاة ما ما منها يسجد بعد السلام التالتة إذا شكوا بن على إيه غلبت الظن لو استحررها تمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى فليتحرر الصواب وليسجد يدخل بعد أن يسلم وليسجد يدخل بعد أن يسلم وإما كلها على سبيل الأفضلية والأحسن وإلا لو سجد كل السؤود قبل السلام كل السؤود بعد السلام السؤود فاض تمام إحنا نتكلم في الأبقة والأجود والعالم الأكبر أخذ بالصواب القاعدة الذي يعني قاعدها الإمام ابن قدامة في كتابه الكافي رحمه الله تعالى مسألة والناسي السجود قبل السلام فإنه يزبل سجدتين بعد بعد السلام ثم يتشهد ويسلم ركز التشهد ضعيف ركز التشهد ضائف. ماشي وذلك ما لم يقبل الفص أو يخرج من المنذ وهذا التصعيد لا دليل عليه بل الدليل على خلاف حديث عبادة بن الصامس أن النبي لما سلم من ركعتين من العصر أو من الصلاة ربعية خرج فدخل بعض بيوت نسائي فمكت من شاء الله أن يمكت ثم رجع وقال ها حدث في الصلاة شيء قالوا سلمت من ركعتين فقام فأتم الصلاة يعني بركعتين واخرتين ثم سجد في السلام بعد أن سلم سجد السلام بعد أن سلم كما في الوقت البخارس الصحيح الزبن ده اللي هو مكت في غرق أمهات المهمينات دي ايه مبهن لم يقذر تمام فعملوا على اليسير والطويل وطوال الفصل وعدم طول الفصل هذا لم يأتي لي دليل ولكن خطر بشكل أنه انه يذجن للسهو وان طول الفصل انفراد من المذى يعني لو فرضنا الكلام ده حصل وافتكر ولما راح بيتهم يستمر ايه لو استمر بشكل جديد مثلا تمام وإن كان من النص في بقى قاعد يروح مصلي لك راك على الفاضي ده عاد تلاقي مش لازم اروح في الحته اللي بيصلي فيها يدعو ثاني ان العبره مفيش مصلحه في الحته دي احنا متعذبين بالبقه دي دون غيرها انت متعذب انك تؤجل الصلاه على ايه على على وظيف والا صلاه السفينه جائده بثنه النبي وشكلها صلاه الطائره ما انت كل شوية بتصلي رايح كل حته غير الثانيه ده في كل بلد غير الثانيه الطائرة ماشيه بسرعة والا قمر بسرعة بتعدي على ابن ابي طلب صليت عليه كل واحد في ثلاث قرى كسبت صلاه على الثانيه وهذا امثال ما انتش مطالب بالتعابد تروح على عينيها لا وقت ما تتذكر هتكمل صلاتك وقت ما تتاخر حاجات دول السهر وان ممكن نقول ما لم يدخل وقت الصلاه الاخرى لو انت هتقيف يعني نقول ما لم يدخل وقت الصلاه الاخرى والناس للسجودي قبل السلام فإنه يسجد سجسين بعد السلام ثم يتشاهد وإن ذكر التشهد إيه ضعي لما رأض مسعودي أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام والكلام آه ده ده صحيح. ماشي سجد بعد السلام والكلام إنه يكلم مع الناس سهوة وإن حفرنا في الصلاة دي فيه أو في الجهد في المنظرات وحيز اليدين وإن طال الفصل لم يسجد ما دليله؟ دليله بقى مبني على مسألة إيه؟ أن الموالاة في أبعاظ العبادة شرق لكن الصاحب اللي صار في حديث السنة الثاني أن المولاة بين أبعاد العبادة أرضًا كانت أو طلابًا أو صلاة أو حد من عمر أو مناسك أو عقد أو صيام كفارة أنه المولاة آه واجب يسقط بالعذر واجب يسقط بالعذر ومن عذر النكاح ومن العذر إن النكاح ولو بحثي طول جدا فين في مدونة تقول مغلق الله الشيء في المثلا ده وأنا حطكم عليه الكلام في باب الصحراء بره كافر ولا نعوف في في المدة في الطول القصير قال الخرافي يجي تترجم تخرج أتلاه؟ ما تترجم تيجي وترجم تقول عليه؟ تيجي وترجم تقوله بس هذا منشون؟ إيه نلمس؟ تيجي وترجم السطر هذا؟ فما بعدنا كان هاي شغبها؟ تيجي وترجم تيجي وترجم السطر بكرة العرض يلا نبيك وراه شوي ترجمة السطرات تيجي بكرة العرض منين؟ من كتب السطر؟ ياما من كتب المذهب في المذهب يامذهب يامذهب ياما أحمد يطلع عليه منو كل إيه من المذهب الحنبلي متابعا له مزار عليه تمام بيقول قال تلاقي ما لم يخرج من المسجد وإن خرج لم يزد نصف عليه يعني أحمد لأنه محل الصلاة ومضيعها تعتبر المدة كثيارات مديد في الصعيد وقال القاضي إن طال الفصل لم يسجد وإن لم يطل سجدا يعني القاضي بقى خلاص حابيلنا فقنين أبو يال الفراغ خلاص ده رجل بقى أحمد خلاص حابيل بقى مع بعض أول ما رأتنا على القاضي أبو يال الفراغ عارضنا معه وقال القاضي إن طال الفصل لم يسجد وإن لم يطل سجدا ويرجع في الطول والقصر إلى العادة. حبا جيد تمام؟ بس التفريق بين الطول والقصر استدعاً ليس الدين. بول ويرجع في الطول والقصر إلى العادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى المسجد بعدما خرج منه فأتم صلاته. وفي حديث عمران من حس، حديث أمراني من حسن. فسجود أولى وعنه رواية أحمد يسجد وإن خرج وتباعد. ودليل انتظر لها شيء الكلام. رحمه الله تعالى هذا هو ذكره الأخير إن شاء الله. وعنه يسجد وإن خرج وتابع لأنه جبران فيأتي به بعد طول الزمان كجبرانات الحد. قال مالك يأتي به ولو بعد شهر. تمام؟ فنحن لو حببت قريب خير الصلاة ولن لأن الأقصر على المستقيم الأقصر من ماذا؟ أصله في عروقه. اعتبر الله ذمته بأدب ولا يخلي الله نفسه إلا وتعالى. فالآخر يأتي يا شيخ الإسلام على الجوانب الثانية. يسجد جود وإن وتابع لأنه جبران وقول مالك يأتي ولو بعد شهر. مسألة وليس على المأموم سجود إلا أن يسوء إمام في قول عامة أهل العلم لا يكاد يعلم فيه خلاف تمام وإن تهودة تمام ولو في السرية لا تسجد لأن ما بيتحمل عنك في القراءة ها ونحوها من أشياءنا على الدرجات مش ممكن تختلف تختلف غم على الدرجات ما تقرأ ما ماهم يبان تلغي طبعا تمام تهود فتشهدت في ما تمل قراء القراء في ما تمل تشاهد يزبوه فعل الإمام إن شاء الله ولا عليه من بيقول وليس على المأموم سجود سهول إلا أن يسوى لما روية أن عمر بن الخطاب خطاط أو لما روى بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الإمام سهول فإن سهى إمامه عليه وعلى من خلفه ده ضيف ها؟ كل الروايات فيها خالجة ابن مصعب وهو ضيف يبقى ده حليل يعني ما فيه نظر في يتوهم إنها متعددة لكن ما صبها عندي واحد بس كل الصورة تصب في القناة خالجة ابن مصعب وهو ضيف قال جسول السلام وفي الباب عن ابن عباس إلا أن فيه متروكا نعم لكن الكلام عمت أهل العلم عليه فتو الفحر وغيرين ثمان بعدهم على هذا بإيه الأمر أنه ليس هناك سجود على المأموم وإنما السجود على الإمام فمما يتحمله الإمام على المأموم الكراءة في الجهرية والسجود السهل والقنوط في الوزي والنبي بيقول المأموم إيه نتروف من جاهل لو هو نستهفه ولا جهله؟ لا هو يوم سيد من دونه هو نستغرب عليه نبقى ذا المسبوق نسترتع حجيبه عنك الإمام من الحمش عنه أركان نقولنا القراءة القراءة في جهرية ده روحه لا ماشي في ال ده ال لا سجود السهو ده روحه مسبوق هو بيتحم على حديث أحادي من أركان إذا هو فات روحه كالمسبوخ ماذا فعل هل هتسجل بفعل الإمام لعدة؟ حيجيبه نفسه يقول ولان المهمومه تابع للإيمان فلزمه متابعته في السجود وفي وفي ايه في السجود وفي تركيه فلزم متابعته في السجود وفي تركيه فجد الايمان هتسجد ما تجدش ما تسجدش لقوله إنما جاء الى امام يؤتم به فلا تختلفوا عليه في الدقائق مساله ومن نسى امامه او نابهه في امر في صلاته ومن نسى امامه او نابهه امر او نابهه امر في صلاته فالتسبيح للرداد والتسبيح للنساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نادكم أمر فيثبه بداي وليثبق النساء هذا صلى الله عليه ندين محمد وعلى آله وصحبه وسلم يعني. يعني. يا ربي يصلى الله نبدا إن شاء الله الحمد لله وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصلنا إلى الباب السابع من أبواب كتاب الصلاة باب صلاة التطور نقرأ المكلم إن شاء الله حفظ باب صلاة التطور طبيعي على قنطة أظنى حديث صلى وهي نفس رضي الله عنه عشرة عشر تحفظونها الرسول لا يسال الله عبده أيوة ركعتين قبل الظهر في بيتي ركعتين بعدة شيء في بيتي ركعتين قبل الصبح ركعتين حفظت أن الرسول ما يسال الله عبده أيوة سجّر كعك إذا طلعت سجّر وأنزل وأنزل ألا ركعتين وما ركعتين وما آتدها أيه وهما أماكنتان هكذا الثلث والتحب تفتيههما اقتسام رفعهما في البيت افضل والتحب تفتيههما وتعلوهما في البيت افضل وكذلك ركعتا المغرب في البيت افضل وكذلك عاده نفس نعم الفرق كده والتحب تفتيههما في البيت افضل وكذلك ركعتا المغرب نعم الضرف الثاني الوقت الوقت هم بين صلاه العشاء والفجر فقلوا ركعه الضو 11 11 وادنى الكبائر ثلاثه من الناس دي متا نعم ويأخذ في الثالثه اللي بعد الثالث التطور الثاني اتطور منطلق وتطور الى افضل اتطور الى نعم والمنطلق الاخير افضل من الأول نعم هذه اللي نفسها ربنا قرات القاعده على المنطلق بسكر نعم الضوء الرابع ماذا نسمي الضوء الرابع وهو ثلاثة تكوينات أحدها التراويح ويعيشون 20 بعد الركاعتين ظهار نعم ماشي ثلاثة ستور إلى كس في الصنف كس في الصنف و القمر تدع الناس إلى الثلاث لتحقوا جماعة و لتحقوا أقراضا لتكذوا ويقضوا إلى فتحة واسطورة و ثم يوصع بلوعة طويلة ثم يوصع في أفتحة واسطورة و دون ذلك ذات قبلها ثم يوصع في دون ذلك قبلة ثم يوصع فيما يشبد ثمثين قويلتين ثم يقوم في قدولت ذلك لتكون صار باعبارك العاية من يوضع السللات ثالث، فلازم القلب، وإذا أذرت القلب واحتارت القلب، هذا الناس معلمان متغشعين متخشعين ومتبذلين ومتبذلين ضرعين، تصلدين ما تعتمد من قتالات عليه، ثم يقرؤون فيه خطبة، ثم يقرؤون خطبة واحدة، ويقرؤ في فيها من السفر والقراءة الآيات التي فيها الأمر، ويحوز الناس أرضي نه وابخاد معه الفعل ذمة لهم ناعم. ان ينزل على المسنين الدم القائم وجود القيامه وهي اربع دع وعش ركعه تقريبا نعم اجنين بحث اجنين تاد وهي 4 10 ثلث وهي 4 10 ثلث الحجمين اثنان والجنب في الجدر الثاني والمستنع ثم يكبر احسن برضه ما في باب صلاة التطوع باب صلاه التطوع صلاة التطوع عن النفل الذي زاده الله عز وجل المؤمنين ملنةً وفضل وزيادة في الأجل ويسمى النفل نفلاً لأنه زيادة مادة نفلة أي زادة مقصود بها الزيادة في الأجل والزيادة فيه على التكاليف الشرعية المقصوبة هم خمس صلوات في اليوم وليل باب صلاة التطوع قال وعلى خمسة أضرب أحدها السنن الراتلة السنن الراتلة وهي عشر راتعات قال ابن عمر حذرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات الحسبه من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها أي بعد الظهر وركعتين بعد المغرب في بيته لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر تلك صلاة البيوت تلك صلاة البيوت يعني صلحة المغرب البدني وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح يقول كانت ساعة لا يدخل عليه سيد أشعث كانت ساعة لا يدخل علي- رسول الله صلى الله عليه فيها وحدثتني حفصته هو اللي يقول كانت ساعة لا يدخل عليها الرسول صلى الله عليه فيها نعم نعم كانت ساعة نعم كانت ساعة لا يدخل على رسول الله صلى الله عليه فيها نعم وحدثتني حفصته أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صل ركعتين صل الله عليه صل الله سنة صل الله سنة لا تحققه فجل وآتدها ركعتا الفجر آتد السنن النوافل الراتمة الر.. الر.. الر.. ركعتا الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر أحبوا إلي من الدنيا وما فيها رأوا مسلم وقال صلوها ولو طردتكم الخير ببي وما تركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرا ولا سفرا ركعتين سنة الفجر القبرية ما أله؟ ووستهب وتقفي فهما. زي ما بعض الأخوة هذين الصدر بصف المنزل بصف الأولين، وبيصل لك عقدين السنة شهر، بيصل لك عقدين السنة. مش توه تكير. بسهم تلمسه طولك وبيتك الناس. تمام؟ أما نزكي ديننا للناس عبادنا الناس راجل من الخفافز باء أو عمل باء عمل بيت ترجع الأيات. مش هنا. حتى قال هج النبي محمد صلى الله عليه وسلم في نافلة الفجر خاصة أنه كان يخففها جدا حتى كانت تقول أم نعيمشة كان رسول الله يخفف الركعتين قبل الفجر. قبل القراء حتى أقول القراء فيهما بؤم القرآن يعني هو بيا رأي الله هذا أفضل حتى إن بعض علم الثلاث هل تشعر فيها القراءة ولا لا؟ لكن لكنني أقول تعوذ فقط من غير القراء ولكن أشرح طبعا أنه يقرأ للأحاديث التي وردت في هذا أنه كان يقرأ في الثانية كان يقرأ في الأولى يقول يأذون يأذون وبالثانية قل هو الله أحد مسألة وكذلك ركعتا المغرب لأنهما سنة المغرب والمغرب يستحب تفكيهها وكذلك سنة وأيضا ثبت أن النبي كان يفرأ فيهما بإيه بقول لي أيها الكاثرون بصورة الأفضل بإخلاصة. الضرب الثاني الوثرو ووقتها ما بين الإشاء والفجر إجماعا وقته صلاة الوثرو ما بين الإشاء والفجر إجماعا لما روى أبو بصرة أن رطول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله دادكم صلاة فطلوها ما بين صلاة الإشاء إلى صلاة الصبح الوثرو وذلك صحيح رو أحمد وقال عليه السلام فإذا خشيت الصبحة فأوت الواحدة أو تصلي واحدة سوت ولما قد صلي متفقون عليه. وعليه مسألة رحى أهل العلم إذا صلى المغرب لوقت جمع دمع تقدير دمع في حالا بوجود المرض أو المرض أو في سفر بوجود السفر هل يوتر بعد صلاة العشاء أم ينتظر حتى يذهب الشفق الأحمر ودخل وقت العشاء الأشبه الذي عليه الترون أنه ينتظر حتى يدخل وقت العشاء فلا يوتر بعد المجموعة لا يوتر بعد مجموعتين ثلاثة لما حكاه الإمام من خدام في كتابه المغني. مسألة هو أقله ركعة أقل الوتر ركعة مفردة. بما روى أبو أيوب الأنصاري رحمه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق على كل مسلم. فمن أحب أن يوتر بخمسين سجداً متفقلاً، ومن أحب أن يوتر بثلاثين سجداً متفقلاً، ومن أحب أن يوتر بواحدة سجداً هذا حديث صحيح. مثلاً وأثره أثر ويت إحدى عشرة ركعة. لما روى عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يصلم بين العشاء إلى الفجر إحدى عكرة ركعة من كل ركعتين ويوتروا واحدة عليه. وابنى الكمال ثلاث بتسليمتين أبنى الكمال ثلاث بتسليمتين لما روى عبد الله أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوثري فقال رسول الله احصل بين الواحدة والسنتين للتسليم هذا إثناده صحيح اكثر بين الواحدة والثنتين بالتسليم وهو الاثرب يبقى تحصل لي 3 ها بتسليتين يعني بتسلمين اثنين مش شكلتين واحده شمال واحده يمين لا تسليم بعد الركعتين وتسليم بعد ركعه يعني ركعتين بتشهد وتسلم وواقف تشهد وتسلم واضح خلاف الفقه الحنفيه القائلين بايه انه يصلي على صلاه المغرب بتشهدين وتسليم واحد تمام وقد قال الحبيب في المسدرة الحاتم وغيره وقال الحاتم إن النبي الله صل الله عليه وسلم قال لا تطير بثلاث تشبه فيهن بالصلاة المرة تمشينا لا تطير بثلاث تشبه فيهن للصلاة المرة فإن يصليها مفردة وهذا أول وأسبق والرثي أكثر وإنما أن يصليها إيه متصلة ثلاثا لا يجلس إلا في أخرهن خمسة لا يجلس إلا في أخرهن سبعة لا يجلس في أخرهن, يجلس في, أخرهن يجلس في الثامنة وفي التسع مساله ويقنوت بعد الركوع يقنوت بعد الركوع لما روى أبو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعه بعد الركوع لكن هذا في صلوات النافله هذا في صلوات النافله تمام فنودع بعد الركوع في الوتر ده مش هو ده حديث حديث أبو هريرة في القنوت بعد الركوع هذا في صلوات النافله اللي هو يبقى في الصلوات الخمس قالوا القنوت الدعاء هو ما رواه او رو يعني ابن عمر عن عمر انه قام فقال بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتذكر عليك، آه، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا تكره، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إياك نعبد ولنا نصلي ونسجد وليك نسعى ونحث، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفر ملك، اللهم عذب كفرت آل كتب، الاثنين اللي بس من فوق دول كانوا يقال آم سورة الحسد، سورة الحمد، آه، كانت من سورة القرآن فوض على ذها وضاق ذكر بها تعبدا من باري عمر سنيو، يعني يقولها في الدعاء. ثم يدع على كفرة أهل الكتاب اللهم أعدد كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك إذا أكل ما أروي عنه رجل الله تعالى وهذان سورتان في مصحف أبي وروى الحسن أنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوز اللهم أجني في من هديت وأعطني في من أعطيت وتولني في من توليت وبارك إذ ما أعطيت وأقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يفضع عليك إنه لا يعزه ها؟ او لا يدل مش لا يعز ولا يذل انه لا يدل من وليس ولا يأز من علي تبارث ربنا وتعالى وزاد لا من دا منك الا منك وعن عليهم قال كما رسول الله يقول في اكل الوتر: اللهم اني اعود برضاك من سفقك وبعفوك من عقوبتك وبيعفوك منك لا يقصي ثناء عليك انت كما اثنيك على نفسك صحيح اذا الاشبه والاجود ان يدعى بالمأسور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان زاد فلا لك إن زاد لحاجة عرضت بمعنى دعاء لن يكون في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الموضف فلا بأس بذلك لكن لو تأملت النظر في دعاء النبي في دعاء القروف في حديث الحسن تجده لا يترك أمرا أو شيئا من أنب الدنيا ولا من أنب الأثران اللهم اهدني في من هديك اهديني لدينك أو سنة نبيك والطريق المتقيم وثالث المعاطي والتزام الطاعات في الدنيا واهديني إلى مقامي في الجنة في الأثر اهدني في من هديك الاتصال وعاتيني في من عقيت عاتين عافيني من ما الثلاثه دي خلفك من الكفر والبدع والضلال عافيني في من عكيت وتولني في من توليت ومن تولى الله وكفى مش محتاج بقى رزقنا تحت الفلقه الارض وتحت الارض وبالطول والعرض ونقعد نقول اناشيد لا ما ينفعش الكلام ده واضح الكلام يعني التكلف الباطل والسجع هذا ليس من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ها اتعد تكلف السجع من تعدي يكون قوم في اخر الزمان يعتدون في الوضوء والدعاء من التكلف السجع الباطل حتى اخر اشي روح والتاني جاء بعريضة سبت صفحة و دعاء الانبياء اسمه صلاح الجمل سبت شرائط يا حي يا الله يا الله يا قيوم يا الله يا الله عم زهرة عجل ساعة 29 أسر بمفهوم الروات بعيخة بتاعة السلميدي وهم عمليين يا الله يطلعين مزهرة وفي القابل بقى يجيب الدعاء دعاء ويقعد يخرق الهاتف كلها انت فاضي عم سبت شرائط دعاء ده من اين هاد لو كان هذا يبقى فيه كيف كانت زمان قامت من زمان انا راي شايف قدامي من ورا كده بيدعي وترى احدثتها في الناس وده اللي قرات بيه حمز البوقبيه كده خلاص قفيت خلاص ما عارف ليه ذكر في الناس ما كان لله اللهم انه لا معتصم اللهم صل فاحنا بنقول يعني لا يمكن الناس الزيادة في الوتر والدعاء إذا ما كان تم مطلع ولكن الاجواد والابطال قالوا نهدي هدي محمد أما نحن نقول بعادم مسؤوليه أي فكره غير الورق دي من المغالاه فيها تمام وإلا السلف رضي الله تعالى عنهم كان نقول ابو هريره ما ادرت التلف الا وهم يالعونا كفرة في رمضان. الأسئلة ممكن أكفرها. ما دل. اللهم أبيني في مهري إلى ذي. قال، آه. وتوالني فيما تواليك وبارك لي فيما أعطيت. ما أعطيتني من المو... من المعاني والح وال أو من المعاني والحسيات في الزوج والولد والمال والطول والعرض والعلم والعمل والكل بارك لي فيما أعطيتني. أعطي أنت عجبان. أعطي بارك لي فيما أعطيت. وقلي شر ما قلت. الدعاء ينفع مما نزل وما لننزل. هاي شر ما قلت. <سؤال> إنك تقضي ولا يقضى عليك عبادة المعادة معان الهروبين إنك تقضي لا معاقب لحكمك ولا رب لخبائك إنك تقضي ولا فضى عليك إنه لا يجيد من عليك فإنت ولا يتني شيء سي سيجدني الناس ولا عز من عليك إن عادتني ثماني الفرقانك أو من يوزني وتمع سيلا عن شيء ولا يجيد من عليك تبارك ربنا وتعاليك نعم انا بقى وانا استفركته اليك ونؤمن وكان افضل عليكم مش عارف ايه الالهه التي اليت كل حاجه اي حاجه فيها سيئه وشرار لا النبي صلى الله عليه وسلم استجعه جدا صلى الله عليه وسلم وإنما ما ورد منه من تلك التهات يذكر ما كش يتكلفه صلى الله عليه وسلم وطبعا من من البدع المنكرات في رساله لمحمد ما ايه خير الهدي قراتوها في احكام ردت رمضان رساله مثلا طبعا باكر بن كان شيخ بكر ابن عبدالله ابو دي كان عمل لساء برس مهدي عن الكنوث وكلم فيها في من كراسل ايه ال... ال... الوعاظ اللي بيصلي بالنعم ايه من يصلي ربنا منا من أساء ومنا من حلق نحيتا ومنا من أسبل إدارة ومنا من كثفا وزها الوأساء التقطور تجيب كل الألاث ايه ده بعض السلف دخل على ولدي وهو يسألها اللهم إلا يسألها القصر الأضيب عن يمين الزنة قال يا بني يسأل الله الزنة والساءل بالله من الن ايه القصر ده القصر أبدا عن البيج المجنة والعنية صادت اول يمين ايمين وفداخل الدفل الثالث اللي انت بتعمله ده هادا ايه انت من <تصفيق> الدعاء خيروا كما صح من حديث ام المؤمنين عن النبي <تصفيق> <تصفيق> عن عن صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يعني كان شكونا شكو محمد كلمولي انا بازع الاولى كلمة مرفوعا دي ها عن ابي وراية مرفوعا عن ايه سه مرفوعا بلده بيحرمنا منذكر اسم النبي لن احنا قول صلى الله عليه وسلم وشوف تحوض الله <تصفيق> صلى الله عليه وسلم نعم الثالث التطوّر المطلق وتطوّر اللي أفضل من تطوّر النها لأن الله سبحانه وتعالى أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم إيه في بداية ال زمن النبوه يا أيها المزّمن قم الليل إلا قريش قد صرفه الله عز وجل عليه عاما ونصلاً عاماً ونصلاً آه صرف لأن طبعاً يعني تربية صرف البيض لها معنى ثاني إن الله عز وجل نزلها من عليه وقال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك فيمتنع يعني في حق من ظن نفسه طالب علم او متبع للنبي صلى الله عليه وسلم لا يكون له حظ من الليل الامام احمد رحمه الله تعالى استضاف بعض الطلاب في بيته فوضع له ضوء هو وايه وطعامه جنبه عشان يتفحر ويتوضى فلما اصبح وجد الناس تتره قال طارب علم له ليس له ورد من الليل كيف يكون هذا طارب علم ليس له ورد من الليل طالما الناس ازاي طالب علم اللي يتراه ورد من الليل كيف يكون هذا بس في اصفه عباره منه رحمه الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول عليكم بخيانه لدئه انه لا بالصالحين قبلكم ومرباه إلى ربكم ها على العيد في الغم اللي انت متكلم فيه مش هتعرف منه ده مش هتدخل منه الا الصالحين عمال يقول واحد يشير كان حالة كده لو ما عملش حاجه وبعدين عملها عليك كفاره يمين اه يا اخويا عليك كفاره يمين لو حلفت 3000 يمين كل يمين بثلاث 3 ايام كنت من اهل الفقه وبعشره مساكين اطعام استحماض عندك وضح الامر تخيلوا من هذا كل انت تضرب نفسك على الصلاة، مرات لما حتنام بدر عشان تصحى في آخر الليل، أو تصلي من أول الليل وتنام بدر عشان تصحى في الصبح، جامعة بينا الخيرات إنما إنما سوت من قبل الفراغ، انت فاضي مش لا حاجة تعملها عشان كده نفسك إذا لم تجعلها بالطاعة شرتك بالضبط هو مفيش فيش حاجة تن ما فيش وقت يرجعنا يا, يا ناس، مش فيش عرف في الدنيا هنا عرف الآخرة هنا، تمام؟ فهو إما تكون من أهل أن من آخر ال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يبغض كل جافري زوا تخاف في الأسرق جيفة بالليل إمام بالنهار. حديث صاحب العلم حتى حتى مقولة تجيه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل نام حتى أصبح صلى العشاء وما قش إلا الفاجر عين فقال ذلك رجل من الشيطان في أذنيه كان بقناه قرص الفجر عمله مراحل عامة بقى, بقى. <تصفيق> <تصفيق> قال بعض السلف من حديث إن بوله لفكي هي البول بتجيب أقل بعد بعضي <تصفيق> فانت تاني تاني لا واحد صاحب بيقول في أذنه كل ليلة ترى أنت مصليتي بالليل الله اترف من حياتك تخير الشيطان نتيه وعدوه وعدوه أبائك وعدوه أبياء الله وعدوه أولياء الصالحين عملك مرحاق عملك قصرية مثناك عيب عليك ما يصحش عشان سم كده عيب اللهم ارزوه مكيانا لنا ما بتوجعش كده تتجافج جنوبهم عن المضافي يا دهون ربهم خوفاً وطمعاً ولا بخاف ولا بتطمع إيش أبعان ريان إيش عايش على ولا ريان واستعز جت كوالعي الآن أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل ها؟ بقى بدلت يقول لي عن تحريك الإصبع في الصلاة وعن إن أنا أقبر وإلا أفضع على دفاقع من الكمة شوف اللي هي كم يم يم يم بقى قام من الليل حتى تفضلت تفطر قدمها على نفس أشوف راجل عملها مرضى أخي مرضى تيلي يعني خلاص في الصهر انفجار في شرعين القدم من طول الكيانتين ده نسأل الله عبدالله أن يرينا إياه بأعيننا قبل أن نموت <تصفيق> مسألة النصف الأخير من الليل أفضل من النصف الأول يعني في الصلاة لما روى عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام أولا الليل ويحيي آخره ثم إن كانت له حاجة إلى أهلي قضى حاجته ثم ينام صلى الله عليه وسلم فإذا كان عند النداء الأول وحد فأفاض عليه الماء هذا دليل لأنه بات على إيه بات على جناة أحيانا صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن جنبا توضع صلى الله عليه وسلم يعني أتى أهلاه بمباشرة أه؟ ولم يكن سامة إلاج ولا إنزال ثم نام على ذا لم يجنب خلاص يبقى كوضع والحديث أخرجه البخاري بالكتاب التهجير باب, باب من نام أول الليل وأحيى أشيرها ومثل في كتاب صلاة المسافرين باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي في الليل وأن الوطرة ركعة وأن الركعة صلاة صحيح كل التبوب الطويلة من التبوب من الناور رحمه الله مسألة وصلاة الليل مثنى مثنى لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى تفقهون عليه وفي لغة الحدائق لود صاحب شكل البيان صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يبقى الأصل في صلاة السنة مركبين مركبين مسلم من كل مركبين مسألة وصلاة القائم على النصف من صلاة القائم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف صلاة نصف صلاة الرجل وقال عليه الصلاة والسلام من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قائدا فله نصف أجل صلاة القائمة وقالت عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت كان لم يمت حتى كان كثيرا من صلاته أو كثير من صلاته وهو جالس حتى كان كثير من صلاته وهو جالس أخرجه ممكن إلا أن هذا أمر في تفريق فإن صلى من عذر قائدا فصلاته تامة وإن صلى قاعدة لغير عذرين فصلاته على النصف من صلاة الإيه إيه لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن إذا سافر العبد أو مرضة كتب الله له أجره كما كان يعمل صحيحا مقيمة النوع الرابع من, من أنواع صلاة التفوع ما تسن له الجماعة وهو ثلاثة أنواع أحدها التراويح وهي عشرون ركع بعد العشاء في رمضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأقامه إيمانا وحسابا غفر لهم ما تقدم من ذنبه. وقام النبي بأصحابه صلى الله عليه وسلم ثلاثة، ثم تركها خشية أن تفرض، فكان الناس يصلون لأمفتهم حتى قرّد عمر وهم أوزاع يصلون فجمعهم على أبّي بن كعب رضي الله تعالى عنهما وأرضهما. قال الثائب بن يزيد: لما جمع عمر الناس على أبّي بن كعب، آه، كان يصلي بهم عشرين ركعة. ماذي؟ كان يصلي بهم. 20 ركعة وإثناده صحيح ضدا أه؟ لم يضعفه أحد من المتقدمين وإنفراض الشيخ, الشيخ الألباني من هذه الرواء لم يتابع عليه إنفراض الشيخ الألباني من المعاصرين بتضعيف رواية عمر وإمامة أبي بالنسبة 20 ركعة ويسح بثلاث يعني تضعيفه لم يتابع عليه لأنه لم يطعن على هذا الأثر وهذا الفريق أحد من المتقدمين ولذلك لم يخالف في جوال الزياد على 11 ركعة إلا ظاهرية فقط في القدماء وإيه الشيخ من المعاصرين أما بين هذا فعم تؤهل العلم على أن صلاة الليل إذا غير له أبقاتها يعني ملهاش عدد ما سنى ما سنى مطلق فإن حشية الفرق اللي غرب فروت ببركة وأشوف السنة الثانية بحث ما تك في المسألة وأشوف النبالة لي رسالة الحكم في صلاة طلش شيخ مفصل عدوي لي رسالة بعض عدد ركعتين صيحة رد فيه على إيه على شبهات من ضعف هذه الجوانب وفي برضه حشية جيدة على من تحقيق الأغنوط والهور الشويش على إيه على شرح السنة للذهول في المسألة في عدد ركعته وذكر أثار طيبة عن الثلاث رجل الله تعالى عنهم بأثارين للصحاح أنهم كانوا يزيدون على الإيه؟ على العشر المرأة والسنة فعلها في جماعة كذلك صلاته البخاري النوم ثاني صلاة الكسوف فإذا كثفت الشمس أي القمر فزع الناس إلى الصلاة لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خافت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعت مناديا ينادي الصلاة جامعة الصلاة جامعة وقرض إلى المسجد فطف الناس صلى الله عليه وسلم ورأه وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع جزاء أربع ركعات يعني أربع ركوعات وهذا لفظ متفق عليه ما كان من زيادة ثلاثة ركعات فهي روايات شاذة على راجح من كلام آل الأدب ثلاثة ركعات في كل ركعة أربع ركعات في كل ركعة خمس ركعات في كل ركعة ست ركعات, ركعات في كل ركعة كل هذا لم يثبت يعني على اللي على القواعد الحديثة شوف الأدلاء بعض الرواية كلها بل وراج مسعود قال قال رسول الله إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل يخوف الله به مع عبادة طبعا جاء من إيه؟ من أمانة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على الأمة ألا يلبس عليها دينها كان أهل الجاهلية يقولون إن الشمس والقمر لا ينكثفان إلا لموت عظيم أو لوفاة فلما مات إبراهيم بن النبي قال له أخف يبقى الموضوع بكذا صح فالنبي قال ما شامل خبر على طول جامع الناس الصلاة جميع وقفض الناس ألا إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكثفان لموت أحد ولا لحياته إنما ذلك أمر من خوف الله عز وجل به إباده فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا وضعوا حتى ينكشف ما بكم أو فصلوا وتصدقوا واعتقوا في بعض الروايات ألفا تمام مثال إن أحبوا جماعة وإن أحبوا فراجة لإطلاق الأمر بها في حديث ابن مسعود والأفضل الجماعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بها في سماعة ولا مستحبة في قول عامة أهل العلم إلا نظر يسير فيما قالت أنها فرض على الكثير مثلا فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة ويقعل ما رأت عائشة رضي الله تعالى عنها قال خطبت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد فقابه فكبر وصف الناس وراءه فاقترأ رسول الله قراءة طويلة يظهر فيها على الرابح سألت في الآية؟ في الجراءة هل يظهر ده ولا لأ؟ يظهر فيها لأن في بعض الروايات طهيب ثم دهر بها صلى الله عليه وسلم ثم كبر وركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه وقال سمع الله لمن حمله ربنا ولك الحمد ثم قرأ فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من الأولى والأشبه ألا يكرر فتح الأشبه ألا يكرر فتحه وإن كان في مثل تلك ثم كبر وركع ركوعا هو أدنى من ركوعه الأول ثم قال سمع الله لمن حمله مرة سمع. ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم فعل في الركعات الأخرى مثل ذلك حتى استكمل أربع ركعات وأربع تزالت تزالت الشمس صلى الله عليه وسلم متفقون عليه وفي رواية فرأيت أنه قرأ في الأولى سورة البقرة وفي الثانية لسورة آل عمران طبعا ممكن يكون لأن النساء بيصلوا خلف الرجال والطبعا العدد كبير جدا أهل المدينة كلهم بيصلوا عند النبي فواضح إن السيدة عزة لم تكن تسمع فأراد التحريز القراءة يعني أد البقرة أد آل عمران أما ابن عباس فأثبت الجهر هو كان قريب سام إنه إيه من الرجال تمام فلا تعارض بين الروايات لأن الكتوفة لن يتعدد في زمن النبي على الواجح صلى الله عليه وسلم إنما كانت صلاة واحدة فمن سمع أخبر بمن سمعها أن النبي جاهد في القراءة ومن لم يسمع قلب الحج والتفك نعم نعم يستحق ذلك يستميب في القراء حتى تنكسش ما أنا بشبق على الناس وإذا سلمنا أن الصلاة لم تكشف هل يكره الكتوف أو هل يكرر صلاة الكتوف في خلال من أهل العلم الأشبه أنه ليكرر ويدعو ويسبح ويعطف ويتفضح إلى آكلها ولا ولا المثالة خطبة جيتها يعني عقب الأشبه بالطبع إنها خطبة من سننها فيخصب ولا حرج فيها. ليست تروفنا فيها ولا واجب. وهل يخطب قبلها أو بعدها يخطب قبلها على الأشبه الثالث صلاة الاستثقاء إذا اهدبت الأرض واحتبت القطر خرجوا مع الإمام على الصفة التي خرج عليها رسول الله طبعا صلاة الكتب مشروعة بالاتفاق صلاة الكتب مشروعة بالاتفاق أما صلاة الاستسقاء فاختلف العلماء في مشروعيتها فذهب عامة أهل العلم إلى أن الاستسقاء صلاة خاصة ذهبوا إلى أن الاستسقاء صلاة خاصة خلاف للحنفية قالوا لا لا يصلي لها صلاة خاصة وإنما يدعو على المنبر يوم الجمعة بما يناسب المقام كما في حديث أنف عند البخاري. أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب دخل رجل من المسلمين فقال يا رسول الله جفت الضروع وهلكت الضروع وجاء العيال فدعو الله أن قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم ديه حتى رئيسه بيض إبطيه وهو يقول اللهم أرثنا اللهم أرثنا اللهم أبثنا اللهم أبثنا حتى قال أنا سوى الذي نبثي بيده ما في السماء من سحابة ولا قزعة ولا شيء حتى إذا هو إذ بسحابة مثل الترك كالجبل تخرج من وراء جبل السلح وتتوطف السماء ويتجمع عليها السحاب من هنا وما هنا قال فما رأينا الشمس تبكى وآتى السماء كأوهل ضرب ما يرى فلما كان من الجمعة الثانية دخل الرجل لا هذ لا أزل لا لا أذك أهو هو أمرجل غيره وأقول رسول الله انقطعت السبل وغرقت الدور فذو الله عز وجل لا أن ينذينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا اللهم حوالينا ولا علينا قال أنا نمشي في الشمس على طول سودة ودي من الأدلة المادية على وجود الله سبحانه وتعالى هو لا يكلم مين وهو يقول يا طبيعي عن سلي ولا يأياتها الكوى الكامنة في هذا التالي يا سعالي يا ولا هو قال جاله جاله وندع العثاريك ما حصلش النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم حاف اللهم انع رفع انقراص من أظهر الأدلة الدعاء الذي يتكرر عبر الأجيال أنت تخاطب من يسمع تخاطب من يسمع ومن يجيل ومن يقدر أن ينسع على دره فانتطب نفسا واضح تماما أن ربك موجود سبحانه وتعالى وديبا أن ينقر به ليست تهمي الثالث صلاة الاستيقاظ إذا اجذبت الأرض واحتلت القطر خرجوا مع الإمام على الصفة التي خرج عليها رسول الله بالاستيقاظ متألذلاً متواضعا متخشعا ها مش إطلاع بقى الأبيان والجرفابات والبدل والدبابيس الذهب لا إن طلعت شح طلعت تسوّل على الله سبحانه وتعالى إذا تظهر ضرر تظهرت ضرر والتبذل والخشوع حتى أنه في بعض الأثار يسكون معهم الدواب والأطفال والغلمان وال... والبقر زل وال... دل... دل... دل... دل... ما روش حتى نحن نسجدون وقبل الزل على الصفة التي خرج عليها رسول الله متجنزلا متواضعا متخشعا متضضعا حتى اتى المصلى مصلى الايد صلي في صلاة لسل, لسل. فخرج ها؟ فلم يخطب يا قبتكم ولكن لم يزل في الدعاء صلى الله عليه وسلم والتدرد والتكبير صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين كان يصلي في اليدين ها والحديث صحار شيء في, في الايدين صلى ركعتين كان يصلي في اليدين يعني ايه بعد الخطبة تمام بعد الخطبة وعلى العيدين يعني جاهرة مش معنى انه هو يقول فيها تكبيرات وكلام من ده لا ماذا بش وهذا حديث صحيح ثم يحضر خطبة واحدة معجرة ثم يحضر خطبة واحدة يتشغر بالتكبير وخطبة العيد لأن الكلام ده برضو ما ايه في نظر لأن أبا تقال قال صلى رسول الله ثم خطب بنا صلى رسول الله ثم خطب بنا في الزوائق بول إثناء ده الصحيح والجال ولكن ينضر خلاصة الايه الشكم وهذا طريق ولأنها تجري صلاة العيد وخطبتها بعد الصلاة وعنه لا يخطب بقول ابن عباس لم يخطب خطبتكم هذه ولا صحيح مساله ويكثر فيها من الاستفكار فيها ايه بالخطبه في ويكثر فيها من الاستفكار وقراءة الايات التي فيها الامر به بالاستفكار مثل استفل ربكم انه كان غبارا يرسل السماء عليكم مدرارا ها واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه نعم مساله ويحول الناس ارضيتها الاول الاول اللي هو الايه السياده الخارجيه خالص شكل العيله على كتفه وده البطن اللي اتلف من فوق او ناخوه ده يحول الناس ارضيتها وهو أن يجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن إما ان هو يقلبه خالص يخلي فتهه ناحيه الظهر ويبق كده كأنه كانه من ظهره ده بالنسبه للايه للبرافي والاسطرات الضخمه او الايه العدايات وإما ان هو يميل بايده يقلبه بره يعني يخلي هو يعني يخلي خياطه ناحيه بره ويبقته مقلوب تمام والبيت عادي كده تبقى ساتر شكل المولد اللي طالع اليومين دول ده كان في ناس اللي متخاطره من بره ده كان بيتعرق عشان التذلل والتخشع لله مش ايامه وكجواله يعني لا لأن النبي كان ذلك تساؤلا بأن يحول الله الجد فداب تمام وهذا رواه البخاري في وراء سعيد بن يو... سعيد بن اسيده رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاتسقى فاستقبل القبلة وقال رداءه وصلى ركعتين قال سفيان جعل اليمين على الشمال جعل اليمين على الشمال مسألة وإن خرج أهل الزنات لن يمنعهم لأنهم يطلبون الرزق فلا يمنعون منهم وينسللون عن المسلمين بحيث إذا أطابهم عذاب لن يصب غيرهم من لصيب الزوايات والحكايات التي تذكر عن بني إسرائيل وقد قال حدث عن بني إسرائيل ولا, ولا, ولا, ولا حرج لا تصدقهم لا تكذبهم كذف يعني تذكر أن نبي الله يعني موسى خرج فاستقى مرارا فلم يسهل الله سبحانه وتعالى فقال الله عز وجل يا موسى فقال موسى يا رب اشتتقيناك مراما فلم تستيناك قال يا موسى إن في بني إسرائيل عبد أو عبدا يباردن بالمعاصي منذ أربعين سنة وقد حرمتكم القطرة بسببه فموه فليفرد يطلع من نقر حقيق فقال موسى فقطب الناس موعظة بريطة ثم قال أيها الرجل الذي أثرف على نفسه بالمعاصي وعاف ربه منذ أربعين سنة أخرج من بني ضغرانين حتى أثير الله فأقبل الرجل على الله ثم يبكى وكان شو يا رب تبطني أربعين سنة خلفت ضحني على رؤس الأشياء توبوا إليك فلا بزائل بي المثل من غير بقى بأي فرق فقال يا رب سقيتنا ولن صلتي قال سقيتكم بالذي منعتكم به سقيتكم بالذي منعتكم به هذا مود يا موسى يا, يا رب أني قال قد استفسوا أربعين سنة وخلقت ضحني أتوضحه بعد أن سألني كلام طيب والله يمكن هذا يذكر يعني الله يزيل من يشبهه إنه على صلاة بيقول ويمتريدون عن المفسدين مش إن شاء الله حفظوا خذ ردعك يكون حسنا فرح بقيمة ثلاثين مرة بولوا يفردون عن المسلمين بحيث إن أصابهم عذاب لم يصب غيرهم الخامس السجود التلاوة الخامس السجود التلاوة عده من, إيه؟ من جملة التطوعات في الصلوات وهي أربع عشر تجزة في الحج منها سنتان وحديث فيها بعيد لما رأى عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه خمسة عشر تجزة منها ثلاثة في المفصل واثنتان في الحد الحديث صحيح راه أبو داود والصحيح أن سجدة قاض ليست من عذائين السجود قال ابن عباس رواه قاله ابن عباس رواه أبو داود هذا يعني صحيح علم ابن عباس أراده البخاري ليست من عذائين السجود ولكنها سجدة نبي فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجده فيها لعل مذهب هذا ابن عباس أنبياء وجود السجود والسجود ال على الصحيح المستحاذ وليس واجبا وهذا قول جمهور أهل العلم الثلاثة الحنفية ولشكل الإسلام هي الرجحه وأختاره والصارف من الأوامر ظاهرة في القرآن لله من الوجود الاستحباب. فالقول <تصفيق> الصارف من الوجود في قول تعالى فاجدوا لله رحمة قال كلا لا هو الزجر والفرق إلى آخره هذا الأمر ظاهرة الصارف. آخر أربعة، آخر الأول رأى ولدود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس يستمع خراءة ذيل الجثل في صورة النجدة، فلم يسجد ذل ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بئذ بسجود، ولو كان واجباً لأمره صلى الله. الثاني أن عمر قام فقطر الناس يوم الجمعة على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مر بأيات السجدة نزل فسجد في أصل المنبر فسجد الناس معه، فلما كانت الجمعة في سريها فدنا من آيات السجدة فتأهب الناس للسجود فتجاوزها عمر. ثم قال أيها الناس ألا إن السجود ليس عزمة مش واجه ألا إن السجود ليس عزمة فمن شاء فجد ومن, س... ومن لا فلا وذلك في حضرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم يومئذ كثير ولم يمكن فكان إجماعا كما يقول من استدل به فذلك للإن يعني من القوة بمكان بالسنة وعدم الشلاث بين الصحابة في أن السجود الإن اتلاوة مستحب وليس دون قال والطهيح أن تجد... النتاج دا تصاد ليس من عزائم السجود قال ابن عباس وقدروا يروي راوه ابو معمر انه قال يا رسول الله في الحج فتجدتان قال نعم تمنجت بهما فلا تؤمن بقدر طيبه مساله ويسن السجود للثاني والمستمع دون الثاني المستمع اللي هو قاعد بيسمع صبغ انما المستمع اللي هو معدي عربه كده بيجيب صوت يعني في اذنه ويسن سجود للثاني ها اللي هو القارئ يعني والمستمع اللي هو قاعد بينتظر كانه من متمم الصلاه لان النبي صلى الله رجى الله تعالى عنهم معهم ولا نعنى فيه خلافا وراء مسلم عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة في غير الصلاة فيسجد ونسجد معه حتى لأيه لأخذنا مكانا لموجه سبهاتك هذا الرواب خالف فأما السامع غير القاطل من فلا يستحب له لما روي عن عثمان رجى الله تعالى عنه أرضاه أنه مرر قاص رحضوا الكصص يعنيه فقرأ القاص سجدا ليسجد عثمان معه فلم يسجد وقال إنما استجده على من استمع إنما استجده على من استمع وهذا رواه البخاري معلقت بشيطات الجزم قال الحرب بن حجر وقد ذكره محولا إستهاده الصحيح وقال عمر بن مسعود وإن وإنما جلتنا لها وإنما تجد يعني وإنما جلتنا لها ذكره في الكبرى بشيطات السمريب بدون إثناء ولا مخالف لهما في عطرهم إلا قول ابن عمر إنما استجده على من سمعها فيحتمل أنه أراد من سمع عن قصد سيحمل كلامه عليه دمعاً بين أقوالهم رضي الله تعالى عنه مسألة ويكبر إذا سجد وإذا رفع ثم يسلم ويكبر إذا سجد وإذا رفع إذا كان في الصلاة تمام؟ لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع كان يكبر في كل خفض ورفع بيقول وأيضاً لأن ابن عمر كان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وتجدنا معه بيقول تقدم تفريده قريباً وصحيح ويكبر الرافع منهم لأنه صلاة أو لأنها طلاة ذات إحرامك فأشبه الطلاة الجنازة ويسلم أرضاً عند فراغه لذلك لم يأخذ عليه ذنب إلا حيث يجده فراث ولا تشاهد ولا يسلم. فضح الأمر فذلك احنا أتينا بفضل الله عز وجل على باب الشادة من كتاب الصلاة ولا باب الشامن نعم فذلك في السلاة وهل دعاء خاص يعني قلنا أنه ورد في بعض الأثار في سنة أبي دا وفي سنة بهاتي ان تا سعيد الخدري قال للنبي صلى الله عليه وسلم اتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رايت الهام اني اقرا القران في اصل شجره فمرت بي تجاكل فتجثت فرائيت الشجره تتسجد بتدود فسميتها فتقول اللهم اكتب لي بها اجرا واحط عني بها اضرا اجعلها لي عند ذكر واتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك ونبيك داوود قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها رؤيها قال ابو سعيد فرأيت النبي بعد ذلك إذا تجب دعا بهذه الكلمة ويطر أيضا أن النبي كان أخصه سجود التلاو بقوله سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فقدره وأحسن خلقه فتبارك الله أحسن خلقه وإن دعا بخير فلا بكة وإن ثبه بالتسبيح المعروفة فلا بس هناك سجود التلاو لا ما رجعب سجود التلاو يقول في الأذكار العالية يشترط الوضوء في قول جمهوري أهل العلم والأشبه بالصباح ليس شرطا وإنما مستحبا هذا للكمال والتمام وليس للوجوب والشرطي تمام؟ لأنه لم يتم دليل وليس الثلاث ليس الثلاث نعم الأحلام النهين كان رسول الله ما مرة مرة هو بيقول له مرة خبيباً وهو تخريجه وهو فحيح ما بيقول كان يقرأ علينا الصورة في غير الثلاث فيسجد ونسجد معا حتى لجل أحدنا موضع لجبهاته شو هذا؟ فهو ده تقريباً ده اللي روانه بخالي إنما ده مش مش في الصلاة مش مكت في الصلاة إنما يستفد هذا من إيه من أن النبي كان يكدره في كل خفض ورفع فده في عمومة عمول أدلة أما خصوص سجود التلاوة فلن يأتي به دليل صعي تعليم الناس لا ما هيكيب الصنم بيأثث لصلاة ده السبب آه ما يصليش شي من غير ده والله الناس مش بالمسكة يعملها على طريق التعليم ماشي الناس المسك يقول له نعمل كده ونعمل كده و كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر يوما فكبر على المنبر وقرأ على المنبر وركع على المنبر ورفع على المنبر وقرا المنبر فلما اراد السجود ندره فتنبه في أصل المنبر ثم قال هذه لسه صلته عشان ما حدش يطلعها بعد ذلك وانا لك انزل فوق تمام وكان واقف عشان يشوفوه وفي التعليم بالعمل من صلى الله عليه وسلم وده اسهل حاجه عند العام عايز تعلم الناس يديهم الفقه عملي ما تقول له الروايات والمذاهب والتحقيق لا انت تاخد انما عايز تكلمه بعد ما نعمله زي الحاوه كده الميه هتجيب له كوبايه ميه كده وتحط له بقى سكر والجو ذوق كده خد مش عارف ايه تحط فيها ملح وتحط له فيها ليمون والاطفال برضو يدركوا فوق بالطريقه دي دي الطرق السهله عشان الولد في إيه؟ في ذهن الوقائع مش الأحكام والتفاصيل فني تقول له عندنا الماء ده إيه؟ الماء المتنقى من حنفيات ربنا تعالى بيجيبوا بالماء ده ها ذوق كده لها طعم لا لها لون ما لهاش ريحه ماشي طب هنغير بشيء طاهر الليمون فاخر ولا ناجي يا اولاد لا صارد. طب نقطه كده لو جاني قرض اشرب كده ده طعم غير جدا ده بقى مش ايوه ده مش معني ينفعش بيه الوضوء نجيب صبغه كده وتقلبه بقى لونها ازرق شوف بص ازاي الحبر اهو بتاع القلم حبر طاهر ولا نجس الحبر طاهر يبقى التغير ده تغير بطاهر مش ناجس ولا ولا طهور برضه ينفعش يتوضى بيه يشوفها بعينه مرض نجس البيت على رف الحاجات دي مش هتكريشها في يعني وكل برنامج فرقه تقعد تطبقه عملي قدام الناس بعنيهم ويعمله لهم تمام الامر نعم مم. لو دي صلاه من قعود ولكن لو قام فثكذا كان أكمل وهذا قياس شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لقوله تعالى وينظرون للاركان في الجدن ايه اللي دهه حد بيشغى على دقم ياخذون اركان يعني ايه الذقن هتكون سابقة للايه للوجه عند الركوع متوه كده تيجي تركع لا كثير هاتي وبعدين تاخذها كده كأنك ركعت في السكه يعني على <تصفيق> لو كبر من اعلى يكون <تصفيق> احسن <أي. تصفيق> لا ما احنا قلنا هاو احنا قلنا لو حتجمع بين المغرب والإشاء تقديما في السفر او في الحضر لعوضر المطري او نحوي لا تصلي الوطر اقل بعد غياب الشفق اللي بعد دخول وقت الإشاء حقيقة صلي اي سنة تاجبك انما الوطر اتأخذ نعم لا لا احنا بنقول دلوقتي المغرب مش بما نزع بالساعة غروب الشمس هو وقت المغرب ودخول وغروب الشفق او لهاب الشفق هو وقت الإشاء إنما الساعة جيباً المتعبدين إنما بالساعة لا لا مستعى مالما يجب بالساعة عصر والساعة عشر؟ نعم نعم يعني أنا أعلم أن في أوروبا مثلاً في إطاريا بالذات إنما هاتون طويل جدا في الصيف. الساعة فيبقى المغرب عصرة ولا يشاو الساعة 14 و 6 كمان ما وضعت بين المغرب والأشيح والساعة 8 تقريباً, الساعة, تقريبا, الساعة, تقريبا الساعة 18 دقيقة لا تجوز هذا غليب؟ مالي حالي نعم مالي حالي حالي حالي حالي حالي آه نعم نعم قولوا انا بالله في البقرة ال عمران صلى بنا احنا قلنا راجل سب الصلاة النبي الشيخ ارباني حاجه اسمها يعني روايات كل روايات القراءه والتل... والأذكار والادعيه والصلوات والتشهادات والهيئات كلها على اساس تفصيل تمام يعني انا مع الشيخ الارباني في بتاع في صلاة الصلاة الاولى لاخره ما عدا مسألة بدعيه القبض بعد راكعه او ما نقولش بدع ولكن هي السنه ماشي الإرسال ولكن ما تقولش على القبض بدع يعني شديد شويه ومساله القبض على قبضتين ارسال عن قبضتين هذا لا قله من السلف من البقره القيام على القبضين ده يعني احنا قلنا إن الشيخ باقر بن عبد الله موجود عمل كلام كتير جدا في المسالة والمشاه كلهم الموضوعين له هذه العادة والمستفيدين المشمعلين دي مش معنى عن الحمد سورة القيام على القبضين دي إنما العلم الاعتماد على الأرض كما جاء مقتصرا في لواح في إيه الأرض الذي شهد صلاة عبد الله بن عمر وهي دي اللي قاعد يتجلى شغل دي دي دي حديث الباب عنه تمام أما تكون ثبت من فعل النبي فلم يسبق من فعل النبي لما فعل عبد الله بن عمر فكان يصلي فكان إذا كانت وتر من صلاة القاعدة حتى أخذ كل عظم منهم موضوع ثم قام معتمداً على الأرض أو ثم قام يعزل بإخوتين أو الجملة الإعتراضية يعتمدوا على الأرض فقال الأزرق لأولاج عبد الله أمن علّا هو عيان قال الله هكذا يكون هي بالسنة لك فالاعتماد على الأرض أحنا على العين على الله أما بالقرض شيخ البطرة بن عبد الله عبد الله عبد الله يقول لم يأخذ به أحد من السلب كلام ذات ترجم لي غلط تمام فهذا في هذا العجرة فيه الإمام رحمه الله تعالى أزرق ولا يعني مشنع عليه ولكن احنا بنقول الحق والامام النووي في شرحه للمجموع في المجموع شرح المهذب ووقف شرحه لثوبه العجمي قال يقوم على الكفين وبطون الاصابع مفتوحتين دي. دي الصوره كده قال هذا مروي عن الشافعي وعن ابو بكر بن احمد لكن انا ما شفتش كتابه الحنبلي بس هو بيقول رواه دي ابن احمد نعم